وَلَكِنْ كُنْتُ نُورًا بَانِينًا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ بكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ثميع قريب مجيب الدعاء آمين أما بعد فهذا هو مجلسنا السادس صح السادس نعم السادس من مجالتنا في شرح شرح بغية المبتدين في شرح شرح بغية المبتدين شرح شرح نحن نقرأ الشرح نشرح الشرح للمتنا فقط باب الرابع من أبواب علمي أو علوم المعاني علوم باعتبار الأبواب أن كل باب منها عبارة عن مجموعة معارف متجهة بجهة المعينة وعلم باعتبار أنه علم كله في نهايته في آخره يتجه إلى وجهة واحدة وتصحيح الكلام أو مطابقة الكلام المقتضى الحال فقل علم المعاني أو علوم المعاني كما قلون علم الحديث أو علوم الحديث نعم. باب متعلقات الفعل نقول متعلقات لماذا لانها تتعلق بالفعل أما المتعلق فهو نفس الفعل المتعلق هو نفس الفعل يعني انا يعني على لساني كثيرا قد نقول متعلقات الفعل متعلقات الفعل ولا زلت اقول متعلقات الفعل احيانا متعلق الفعل يتعلق بها هذا فيه نوع بعض. هي متعلقات الفعل. ما يتعلق بالفعل هذا أحد الابواب هذه هذه المعارف هذه التفصيلات هذه المسائل تحت هذا الباب هي واحد من التفصيلات الثمانية أو الثمانية التي التي استقرأوا علم المعاني استقرأوا الأبواب التي تحدث بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال واضح؟ فوجدوها ثمانية أبواب هذا أحد هذه الأبواب الثمانية متعلقات أو متعلقات الفعل متعلقات الفعل هي المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به كالمفاعيل وما أشبهها من حال وتمييز إذن هي متعلقات والفعل متعلق فالفعل تتعلق به أمور هو فيها طبعا انظر أمور يعمل هو فيها الفعل فالفعل تتعلق به أمور يعمل هو فيها ما معنى يعمل فيها يعني هو يؤثر هو يعطيها الحكم الإعرابي العوامل نفجي الجاني حسن مكتب العوامل الجرجاني تعامل هذا انظروا نحو كيف يدخل معنا كالمفعول به المفعول به معمول كالمفعول به فإنه إذا كان الفعل متعديا إذا كان متعديا كان هناك مفعول به انظر لماذا شرطنا أن يكون النحو قد درس وأن يكون الصرف قد درس الفعل المتعدي ما الفرق بين المتعدي وغير المتعدي المتعدي هو الذي له محل يحصل فيه له موضع له مكان يحصل فيه أما غير المتعدي فهو الذي يقع في نفسه في نفس الفاعل يمشي في ممشي في شخص ممشي يعني هو مشى أو يمشي في م... هل هناك ممشي لا هناك ممشي عليه اللي هو ال... الأرض الطريق واضح جلسه هو جلس في نفسه هل هناك مجلوس هناك مجلوس عليه نعم كالمفعول به فإنه إذا كان الفعل متعديا كان هناك مفعول به وهو المحل الذي وقع عليه الفعل كالفعل كتب ونبه وضرب فإنه لابد من مكتوب ومنبه ومضروب بخلاف جلس ووقف ومات فلا تتعدى إلى مفعول أي ربما تتعدى بالحروف واضح؟ واضح هنا وكالمفعول المطلق وهو مصدر الفعل تقول كتبت كتابة واجتهدت اجتهادا كتبت كتابة واجتهدت اجتهادا وكالمفعول لأجله وهو ما وقع الفعل كل هذه مفعيل تأتي منصوبة وكالمفعول لأجله وهو ما وقع الفعل لأجله تقول أنفقت ابتغاء مرضات الله واجتهدت رغبة في المعالي فكل من ابتغاء ورغبة مفعول لأجله يبين عن علة الاقدام على الفعل وهكذا هي كلها معمولات تتعلق بالفعل اي يرتبط معناها مع به فلا مفعول به ولا مطلق ولا لاجله بدون فعل فتعلقها وارتباط معناها به واضح صح مضبوط طيب المبنى تعلق المفعول كتعلق الفاعل لماذا اختار المفعول لماذا اختار الفاعل قال وتعلق قال تعلق المفعول كتعلق الفاعل لماذا اختار المفعول기�ерх ولماذا اختار الفاعل تعالق الفاعل واضح ويبادر الي الذهء كلنا قيل الفعل تخيلت انت الفاعل لكن ليس كلما قيل الفعل تخيلت مفعولا لاجله او تخيلت مفعولا مطلقا هذا يأتي لغرض ليس الخطير الفلب ولا حتى المفعول به يذكر عادة قد يحذف يعني ليس دائما قد يحذف المفعول به فيقول تعلق المفعول كتعلق الفاعل يقول لك لا تضم أن الفاعل فقط هو الذي يتعلق بالفعل لأنه لا يجري كثيرا في أذهانينك الفاعل المفعول وكل ما يقاص عليه كله يدخل في المتعلقات الشرف هذا بداية الكلام على متعلقات الفعل وقد اختار المفعول به قلتك واحد اكتب على أنه واحد على أنه واحد من هذه المتعلقات وما يجري عليه يجري على غيره نعم في قوله تعلق المفعول كتعلق الفاعل يريد ان العلاقه كما انها توجد بين الفعل والفاعل توجد كذلك بين الفعل والمفعول فالفعل لا يتعلق به الفاعل فقط بل به المفعول كذلك ولكن ولكن نوع التعلق يختلف فتعلق الفاعل بالفعل من حيث انه محدثه وتعلق المفهول بالفعل من حيث إنه واقع علي لي. نعم طبعا ندى هنا بالفاعل لأن ظهور تعلقه كما قلت واضح جدا نعم ويجعله حاضرا في البيه المت وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة الشرح الفاعل القاصر هو الفعل المؤثر هو الفعل القاصر هو الفعل أنا قلت المؤثر في فاعله نعم هو الفعل المؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مسعول بل يذكر فيه الفاعل فتقول قام زيد يقال القاصر ويقال المتعدى اللازم يقال القاصر ويقال اللازم نعم. الفاعل القاصر هو المؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مفعول بل يذكر فيه الفاعل فتقول قام زيد يعني هو يحدث في نفس الفاعل ولا ينتقل من خا... منه إلى خارجه واضح نعم والفاعل المتعد كل شيء يقوم على التصورات والصور والخيال كل شيء النحو والرياضيات كل شيء كل شيء إلى الآن منذ طفولتي بسبب أنني صوري جدا في التخيل الأرقام عندي تأخذ صورا تأخذ صور حينما كان يقال نصف كذا كان البعض كان يحذب أنا ماذا أفعل كنت أرضها على مجسمات يعني عندي السبعة هكذا نصفها هكذا فعندي ثلاثة أعمدة ونصف عمود هذه ثلاثة ونصف هذه صورتها في ذهني الثلاثة ونصف ثلاثة أعمدة ونصف عمود تأتي بنصف اخر ثم تضيف ثلاثة اخرى مقلوبة هذي سبعة هي حتى الرياضيات عندي هكذا كنت, كنت احسبها هكذا ليست ارقام وحسابات كلها صور ولهذا في الحديث لما عقد 35 كان ذلك اقرب الى ما في به الصور واضح كل شيء صور كل شيء يقول الفعل يحدث في نفسه يعني يحدث في نفسه ليس هناك شيء يحدث في نفسه اصلا في الحقيقة خارج الذهن كل هذا ليس أنت تتخيل كل شيء في الخارج على أنه زجاج شفاف هكذا ليست هذا أشياء ليست موجودة في الخارج أصلا الزمن له وجود أصلا ما هي اسم الزمن؟ أمريكي. أنشان يقول ابن تيمية يقول هناك الزمن لكن الواقع ولا أقول هذا ما ذهب أهل هذا ما ذهب أهل للتفكير لا أستطيعنا تخيل وجودا للزمن أصلا صابح؟ ولهذا, ولهذا نقول الزمن لا يجري على الله تعالى لماذا الاجري لان الزمن معدل احداث انت إذا توقف الزمن اذا توقف الزمن هكذا اذا امسكت عقارب الساعه ولا توقف شيء اصلا انت وقفت حركة ولا يوجد اصلا حركة ولا يوجد خارج الساعه ولا داخل الساعه لا يوجد شيء انت اوقفته وهناك معادله هذا التكييف هذا الجهاز استطيع ان اجعله معدلا اذا اصلحته معكم عليه اذا دار موتوره تعادد كذا من الدورات نقول نحن قد انتهينا من شرح 10 صفحات واضح؟ معدلات زمنية ولهذا إذا أجريت الزمن في حق الله سبحانه وتعالى هذا معناه أنك تجري الأحداث في ذات الله سبحانه وتعالى والله منزه عن الحوادث طبعا هذا لا يفهم يقول مثلا أن حركة الله بعضهم يثبت لله حركة حقيقية ثم يقول لا ليس جرما وليس جسما وليس شيئا هو أن يذهب إلى الكنيسة ويثلت ويقول أب وابن رحلت لك أنا أقول لك لست نفرانياً أنت نفراني <تصفيق> يقول لك يثبت حركة لست مجسماً كيف لست مجسماً أنت أثبت قدماً حقيقية وهذا الحقيقية الحقيقي المعروفة المعروفة في ذينك التي عندي هذه الحمار في الشارع هذه يده لا تقول اوه, أوه طلع تجري هي يد الحقيقية هي التي في المعجم هي عضو هي جارحة والله خطبنا بما نفهم هي جارحة كل لا أعرف فوض أنا أفوض في كثير من ينست أشعارين في كل شيء أفوض كثيرا كما استلف لا أدري لكن أنفي واتفقوا مع أهل الصنع الأشعارة أنني أنفي الظواهر التي ليست التي ليست, التي ليست لائقة بذات الله سبحانه وتعالى لكن بعد ذلك مذهب أهل السنة له مسلكان أو السنة لهم مسلكا مسلك التصويض وهو أرح نفس كما فعل أكثر الثلاث وبعضهم أول ومذهب الخلف أنا لست مضطرا إلى الخوف مع كلة علمنا وكذا وكذا إذا كان هناك سطاحل الأشاعر أوله أنا لا أستطيع أن أول كما أوله في كثير في كل شيء لا أنا لا أول في كل شيء لماذا أنا لا؟ لست مطالبا بهذا أنا مطالب بالشاعر <تصفيق> هناك اشياء كثيرة ليس المعنى على ظاهر اللفظ الذي يفيده الجسمية والتشبيه ماذا بعد ذلك الله اعلم الله أعلم. هناك مراد هناك مراد ليس لغوا لكن ما هو الله اعلم ادخله في المتشابهات التي لا يعرفها كل انسان ولا يعرفها الا العالم وخلاص نعم فكل شيء يمكنك ان تتخيله صورا صورا وابح كل شيء هو حتى العدم تستطيع أن تصنع خيطا من الزجاج الزمن أمامك تخيل زمن ليس موجودة يقول الفعل يحدث في نفس الشيء يعني المشي يحدث في نفس المشي المشي هو حركة قدمه التي وقعت وقعت في النظر يحدث في نفسه هذا نوع من المجاز على أنه لن يفعله, يفعله لم يقع على شيء في الخارج قالك يحدث في نفسه. يعني بعد آخر اليوم أفض منه المشي يعني افك شيء من تحت وفض شويه ماشي اللي مشيه ما بيحدث في نفسه بقى افض المجاز اللي انت واضح هذه كلها صور ومجازات وبعضها من كثره بعضها من كثره ما, ما نتعامل في بها اصبحت مستقره كالحقائق ككالملموسات كالمحسوسات واضح نعم والفعل المتعدي هو الذي يؤثر في فاعل ومفعول فالأصل فيه ذكر الفاعل والمفعول به ولكن يمكن فيه حذف الفاعل أو المفعول لأغراض كل هذا نفعله لنطابق بالكلام مقتبى الحال ليجيء الكلام موافقا لمقتبى الحال وهنا تفهمون أنه لا يوجد لا توجد هيئة للكلام نقول هذه الأبلغ على الإطلاق وحينما يقول يقولون في شيء هذا أبلغ الاستعارة أبلغ من التشبيه المجاز أبلغ من الحقيقة أبلغ يعني أبرز للمعنى يعني أظهر للمعنى ثم قد يكون إظهار المعنى في هذا المقام رديئا يعني مثلا لولا لو أنه قرآن لرجحوا من قال وخلق الله الإنسان ضعيفا هذا يفعل الصوفيين ها يفعلون هذا حتى لا تفهموا أنني مع أحد بس مع أحد مطلقا الصوفيين ماذا يفعلون سيرجحون لولا أنه قرآن سيرجحون البعض طبعا من عوامهم ليس من علمائهم وخلق الله الإنسان ضعيفة أفضل من وخلق الإنسان ضعيفة لماذا؟ لأنه ذكر فيه الله واضح؟ الله ذكر فيهنا وهناك كثرة في المعنى وظهر الفاعل وأبرزت الفاعل وأخذت أجرا عليه وزدت حروف الأجر وكذا لولا لأنه قرآن توقيخي لا يصح لا هناك شيء آخر السياق كان يقتضي بيان حال الإنسان ولم يكن يقتضي من الذي خلق الإنسان ولهذا الأجود حتى في خارج القرآن إذا كنت تكلم إنسانا ويقول لك لماذا أضعف لماذا أسقط في المعاصي لما... قل له يا رجل خلق الإنسان ضعيفا ليس من الجيد هنا أن تقول خلق الله الإنسان ضعيفا إلا إذا كنت تريد تذكيره بالله شيء آخر لكن هذا مقام آخر واضح. إذا لا تنظر إلى شيء إلى صياغة على أنها الأفضل على الإطلاق كل حذف وذكر تعريف وتنكير تقديم وتأخير كل صورة لها سياق تكون فيه الأجود كما قال عبد القاهر زيد منطلق جيد في مقام والمنطلق زيد هو الأعلى في مقام وزيد منطلق أعلى في مقام ثالث ومنطلق زيد أعلى في مقام رابع لا يوجد هذا هذه الصياغة الأعلى بإطلاق هكذا ولهذا استطعنا أن نقول إن قول امرئ القيس تسلت عمايات الرجال عن الصباح وليس صبايا عن هواها بمنثلي جيدة في حقه وسياقه كما أن قول زهير ابن أبي سلمة ها وكل وك ماذا قال وكل لا سلو فؤاد غير حبك ما يسلو ماذا قال انا في, في المره الماضيه ايضا ها في يقول الذي قلت اخرها سلوى فؤاد من غير حب كما يسلو حبيب. وكل حبيب احدث الناء عنده سلوى فؤاد فيرحب كما يسلو امرؤ القيس قال الرجال تسلت عمايات الرجال وهنا قال كل حبيب الحبيب عام أما الرجال بلغ الأربعين ومر منها يعني خلاص يتعقل وهنا جعلها عمايات تسلت عمايات وهنا جعلها حب والحب بارد بجوار العمايات وكل حبيب أحدث النأي عنده البعد هنا جعلها نأي بعدا وجعلها سلوة هنا ماذا قال؟ قال غير حب تسلت عن الصبأ ااا وليس صبايا عن هواها بمنسل اتى بلا اخذ دار بالفعل المطاوع فسللته ان اتى الـ الـ الـ من الفعل المطاوع ليس المطاوع سللته فنسل فهو منسل اذا هناك فعل حدث من الرجل غير حبك ما يسلو هو الحب لا يسلو انتهت لكن هنا سللته فانسل أو سللته فلم ينسل يعني عمايات الرجال تسلت عن الصبة وأما هواية صباية يعني لها صبة ليس حبا فقط صبة طيش وهو رجال وهو من الرجال كبير غير ليس بمنسل يعني سللته فلم ينسل فليس بمنسل يعني أنا حاولته أما الآخر بارد طيب هذا البارد هو الأليق في مقامه هذا زهير بن أبي سلم هذا مرء القيس. فهمتم؟ لا يقال هنا كما قال البعض, قال البعض وقال الدكتور محمد ابو موسى كذلك قال هذا البيت مغسول عن الصنع الشعرية يعني كأنه يشير إلى أن بيت امرق القيس أجود بيت امرق القيس ليس أجود من هذه الجهة لأن هدوء الألفاظ عند زهير ستجدها مناسبة ولائقة لمقام القصيبة أما امرق القيس هنا فهو يبكي على الماضي وعلى النساء وعلى الملك وعلى كذا فلابد أن يكون مشتاعلا أما هنا فليس زهير ليس مشتعلا لا يبكي على شيء من هذا السياق أهدأ من هذا <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> لأغراض إذن يمكن حذف الفاعل او المفعول لأغراض فيحدث الفاعل إذا كان غرض المخبر أن يخبر بوقوع الفعل على المفعول به دون الاهتمام بالفاعل وهنا ينقلب المفعول به إلى نائب فاعل يأخذ أحكامه كما هو معروف في علم النحو فالأصل أن تقول حصد الحصادون البستان ولكن إن كنت تعنى بالحصاد يعني تعنى قضيه كنت تعنى بالحصاد دون بيان الفاعل فإنك تقول حصد البستان هذا ما يهمك هذا ما يعني بحذف الفاعل وإبقاء المفعول به إذ هو المقصود بالخبر سواء أنه يقلب إلى نائب فاعل وبابه في علم النحو ومثله في القرآن قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفة ولم يقل وخلق الله الإنسان ضعيفة لأن الغرض من الخبر في هذا الموضع ليس بيان من خلق الإنسان وإنما بيان الطبيعة التي خلق عليها الإنسان وهي الضعف ويحدث المفعول بإنزال الفعل المتعدي منزلة القاضر انتبهوا إنزال الفعل المتعدي هذه القاضر هذا سبب مهم مستقل عما سيأتي نعم يعني قد يحذف لغرض آخر كالتعميم كما سيئت لكن قد يحذف بإنزال المتعدي من زرة القاصر نعم فلا يقدر, فلا يقدر المفعول في الكلام أصلا يعني لا تتخيل وجود الفعل أنت أصلا كأنك أذحت الفعل المتعدي وقدرت مفعولا وقدرته لازما قاصرا يحدث في نفسه لأنك تجاهلت المفعول أو قلت أهميته عندك إلى درجة أنه لا ي... لا تحتاج إلى أن تقدره حتى لماذا؟ لأن المقدر حاضر في الذهن ولذلك يقولون المقدر كالموجود المقدر حاضر في الذهن أما إذا أنزلت المتعدي من زلة القاصر فهذا غير موجود أصلا ليس مقدرا أصلا نعم سيئة ان شاء الله وذلك إذا كان الغرض يدور حول الفاعل بإثبات الفعل له أو نفيه عنه فقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذا رطيه مثلا على نفس الصورة نعم. إنما يتذكر أولو الألبان فلم يتعرض النص للمفعول به وهو الجواب عن سؤال يعلمون ماذا لأن المقصود هنا هو إثبات العلم للمؤمنين العالمين أما الشيء الذي يعلمونه ويفضلون به غيرهم فليس مقصودا هنا أصلا أنت وأنت تقرأ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنت تشعر أن هذا الفعل كجلسة ومشى صح؟ لا تشعر بأنه ليس في ذهنك أصلا مفعول أنت بالفعل هذا من التراث الذي ترسخ في. ابهاننا وفي حضورنا أنت تستعمل هذه تستعمل هذا الفعل هذه الصيغه بهذا السياق لاجل ماذا يا اخي تعلم تعلم, تعلم ماذا لا العلم يعني ادخل المدارس وتعلم واحضر المجالس وكذا تعلم أنت كانك تقول له تنبه تنبه اجلس انت تشعره لكن الاصل انه متعدي في حقيقته نعم اما الشيء الذي يعلمونه ويقضون به غيرهم فليس مقصودا هنا اصلا لذلك لا تقدر وجوده لان المقدر لان المقدر كالموجود وان حذف لغراضا بلاغيا وهذا هذا الفرق بين المحذوف آ... بين المحذوف بين الذي لم يذكر أو بين الذي انزل فيه الفعل ونزلت فيه الفعل منزله الفعل اللازم منزله او المتعدي منزله القاصد هذا فرق بينه وبين الذي حزن فيه المفعول لغرض ما يأتي المثل ويحذف المفعول لقصد التعميم ولغير ذلك سمت أغراض يحذف فيها المفعول به منها التعميم أي قصد تعميم المفعول به فلا يخصص انظر فلا يخصص بعض أفراده دون بعض فقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالمفعول هنا وهو الذي وقعت عليه الدعوة محذوق والتقدير يدعو كل أحد فالغرض من حرص المفعول تعميمه دون تخطيص هنا يقدر المفعول وربما يستشكل الفرق بين الحذف الواقع هنا للتعميم وبين الحذف الواقع في المساله السابقه بانزال الفعل المتعدي منزله القصر هذا صياغه مقولتي فاقول في انزال الفعل المتعدي منزله القصر لا لا يبقى للمفعول به وجود لا في الذكر ولا في التقدير فهو غير متحقق من أصله لذلك لا نقدره أثناء الإعراب وهذا هو معنى إنزال المتعد منزلة القاصر فكما أنه لا مفعول أصلا في القاصر فكذلك بإنزال المتعد منزلة يصبح كأنه لا مفعول له أصلا أما في الحذف بقصد التعميم طبعا وغيره وغير ذلك العلم به مثلا أما في الحذف بقصد التعميم فإن المفعول به يكون مقصودا فيكون محذوفا في الذكر فقط لكنه يكون مقدرا ويظهر تقديرنا له أثناء الإعراب كل هذا ما حجته ما دليله هنا فقط واضح دليله هنا أنت تقدر الشيء في ذهنك إذا, زادت إذا زاد الاهتمام بالفعل حتى صار كأن المراد وصار كل شيء يتعلق به ملغا يعلمون يعني كل شخص أقصد يعني أقصد هنا مفعول به فأنت تعامله معاملة اللازم أو قاصر واضح؟ المشهور في النحو يقولون اللازم هنا يقولون القاصر في البلاغ نعم فتعامله معاملة اللازم أو القاصر هنا أصلا أنت لا تتخيل لا تقدر أصلا شيئا حتى وأنت تعرب لا تتخيل شيئا هذا يشبه يشبه ليس هو التضميم التضمين. التضمين في اللغة هو أن تضمن فعلا أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى فليحضر الذين يخالفون عن أمره يخالفون أصلا فعل متعدن فيبغي أن تقول يخالفون ماذا ثم هو متعد بنفسه لماذا تعديه بالحرف يخالفون عن كذا أتيت بها ككلمة ينصرفون ينصرفون متعدن أم لازم لازم فيتعدى بالحرف ينصرف عن. في ينصرف الكتاب ينصرف العلم لا ينصرف عن العلم صح؟ ولكن يخالفون عن أمره ضمنت معنى ينصرفون وفائد الطبمين كما قال النحا وكما قال البيانيون كذلك يعني البلغيون هي أنك تأخذ من الكلمة الوحيدة اللفظة الوحيدة أكثر من معنى تأخذ منها فعلا متعديا كما أو لازما كما أخذت المتعدي أخذت من صياغتها المتعدي وأخذت من معاملتها معاملة القاصر أو اللازم معنى القاصر أو اللازم ثم يحدث ربما الاختلاف الداخلي ما هو الفعل الذي ضمنه واضح هنا يخالفون عن أمره يعني ينصرفون فكلمة يخالفون عن أمره دون أن تشعر أوحك إليك بماذا بالمخالفة التي وقعت متعذية على الأمر وبالانصراف هذه فائدة يخالفون عن أنظر يا هاب المناورة البلغية. يخالفون عن بخلاف ينصرفون عنه وبخلاف يخالفون أمره يخالفون عن أمره خارج القرآن تشعر بأن هذه اللفظة أو هذه المناورة هذا الإجراء يحدث في كلامنا كثيرا جدا انظر إلى فيها كثير من هذا الكلام لأنه أحد أسليب الاختصار وتكثير المعنى أنت تقول الكلمة وتنحارف عنها بل ربما تقطع الجملة أصلاً اعتماداً على أنها تهمها وتنطلق من لفظة واحدة إلى أنا لا لا أستخدم أمثلة لكن يقع وفكر في عاملاتنا كثيراً يقع هذا الكلام كثيراً جدا حتى حينما نتكلم هذه العربية التي يقول فصحة, فصحة هذا عربية فصحة هذا تركيب مشوه العربي لا إذا, إذا سمعنا نتكلم الآن فيستغرب لماذا تركيب مشوه؟ الحروف والإعرابات عربية لكن الروح يعني كمان يربي أبناء غيره الصور والتعبيرات والتراكيب ما هو التراكيب هي النحو هذه التراكيب ليست عربية هذه التراكيب العامية ولكن أنزلنا عليها الإعراض هذه وسيلة فقط يعني ليست لا نعتز بها ولهذا لا أرى الكلام بهذه اللغة بين الناس أرى ان تدخل اللغة العربية بروحها الأصلية بـ بـ بتركيبها بصياغتها بألفاظها بشعور أهلها تدخل في العروبة والعرب مرة أخرى هكذا تدخل بجملاتها أما هذا تشويق شوي. أنت تلاحظ الفرق بين العباسيين والإسلاميين والجاهليين الشاعر الجاهلي الواحد تلاحظ الفرق بين تركيبه في الإسلام وفي الجاهليين واضح؟ طبعا هذه عربية باعتبار اللغة والنحو يعني رسم عربية لكن أقصده اللسان العربي الذي نريده الذي نزل به القرآن أو الذي يفهم به القرآن لانك تسجد بعد ذلك شيئا اخر وهو ان حتى هذا اللسان القراني ليس هو اللسان الذي تشار الجاهليه تماما فتبحث بعد ذلك في حفن اخرى نعم ويقدم على نحن انتقينا الى ويظهر تقديرنا له اثناء الاعراب صح نعم ويقدم على في المتن ويقدم على فعله للتخصيص وغيره الشرح الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل فتقول اكرمت زيدا فزيدا مفعول به وقد جاء على الأصل متأخشرا عن الفعل لكنه قد يقدم عليه لأغراض منها التخصيص والمراض به قصر الحكم عليه أي على هذا المتعلق فتقول زيدا أكرمت فإنه يفيد أن الذي أكرمته هو زيد لا غير قلت لكم في المرة الماضية اللغة عبارة عن أنابيت والأغراض وما إذا أجريت الماء بعد المحبس والمحبس إذا رجلت الماء بعده خلاص مفتوح لكن لو, لو أغلقت عليه به هذا المحبس خلاص واضح؟ نعم وسائل المعمولات كالمفعول فيما سبق سبق التنبيه في الشرح على أنه قد أتى بالمفعول به على أنه واحد من المتعلقات وأن ما يجري عليه من المسائل هنا يجري على غيره وهذا تنبيه منه عليه نصلي ونرجع طيب نرجع هنا من الباب الرابع وهو متعلقات الفعل وطبعا يظهر لنا أن الباب قصير جدا وهي هذه نواة الباب هذه نواة الباب إذا فهمناها فهمنا. ستجدون هذا الباب أصعب في ترخص قزويني وأصعب في حلية اللب المصور في الدمنهوري لكن كله في النهاية حول هذه النواة إذا فهمت هذه النواة السهلة فتح لك الباب بعد ذلك كلها كثرة تفريعات وتفصيلات في هذه الأصول وكثرة أمثلات تفريعات وتفصيلات في بعض الأحوال والاستثناءات وكذا, وكذا وكذا واستقصاءات أو محاولة استقصاء لهذه المتعلقات نعم لكن المتعلق الذي هو المفعول وحده يكفي بعد ذلك ينسحب عليه الباب هو حتى لم يتوسع فيه في التلخيص وفي الحلية نعم. الباب الخامس من أبواب علم المعاني القصر القصر هو أن تغسر أمرا على أمر تحبس أمرا على أمر هذا هو القصر هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص المت يقصر الموصوف على الصفة وتقصر الصفه على الموصوف باستثناء الا بعد نفي وانما وبالتقديم وغير ذلك الشرح القصر يكون على صورتين القصر يكون على صورتين قصر الموصوف على الصفه طبعا حينما نقول القصر يكون على صورتينك ان تقول قصر الموصوف على الصفه لانه بدل ولا كان تقول قصر الموصوف على الصفه على انه خبر المفتدى محذوف وخبرهم محذوف نعم قصر الموصوف على الصفة بأن تجعل الموصوف مقصورا على صفة بعينها فلا يمكن للموصوف أن يتصف بغيرها لأنه مقصور عليها لكن لا يمنع أن يتصف غيره بتلك الصفة تقول ما محمد إلا عالم إذن أنت كلامك يدور حول من؟ حول محمد ما محمد إلا عالم فمحمد صار عالما فقط فهو ليس شيئا إلا ذلك لكن لا يمنع أن يكون غيره عالما أيضا هو محمد مقصور على صفة العلم لكن حلق صافت غيره على شيء آخر لا غيره يشاركه في هذه الصفة نعم. فهو ليس شيئا إلا ذلك لكن لا يمنع أن يكون غيره عالما أيضا هل أبعدت عن غيره عن هذه الصفة لكن أبعدت الصفة عن محمد نعم لأن المقصود هنا هو قطر الموصوف للصفة قطر الموصوف الصفة. قصر الصفة على الموصوف بأن تجعل الصفة مقصورة على موصوف بعينه فلا يمكن أن تتحقق هذه الصفة في غيره لأنها قصرت عليه لكن هنا على العكس لكن لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات تقول ما عالم إلا محمد ما الفرق بين ما محمد إلا عالم؟ وما عالم إلا محمد حينما تقول ما محمد إلا عالم يعني محمد ليس شاءً إلا أنه عالم وفنان أيضا عالم وفنان عالم وفنان عالم, عالم لكن محمد ليس شاء إلا عالم لكن ما عالم إلا محمد لا صفة أخرى هو محمد عالم ولكن نفقه هو محمد له أن يتصرف بصفة أخرى يعني على عكس الأول تماما نعم هنا قصر الصفة على الموصوف لكن بعد ذلك هذه الصفة اقتصرت عليه وقد يأخذ هو يتحل هو بصفة أخرى نعم تقول ما عالم إلا محمد فصفة العلم قصرت على محمد فليست لغيره لكن لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات لأن المقصود هو قصر الصفة للموصوف وأدوات القصر متعددة منها إلا وهي الأداة المتفق عليها ومنها إنما على ما ذهب إليه الجمهور طبعا أتوستع في بياني هذا ان شاء الله في شرح التلخيص ان شاء الله لكن هنا البقام لا يتساعد وأدوات القصر كثيرة وما ذكره هو من أشهرها وما ذكر يعني هنا هو من أشهرها واعلم أن القصر يحصل بمسالك عدة واعلم أن القصر يحصل بمسالك عدة تتقديم ما حقه التأخير ومنه تقديم المسند على المسند إليه وقد مر معنا هذا هو القصر كل الأبحاث فيها تدور حول قصر الصفعة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفر من الأشياء التي أسيء الظن فيها ببعض من يدرسون أنهم يعقدون رأس المسألة جدا والبعض يقول ينبغي حتى وصل إلى درجة أنهم يقولون ينبغي أن تدرس إلا من الكتب التي طبعتها موافقة الحالة لتتعلم التشكيل والإعراب وأن تتعلمه لا المبتدئ ينبغي أن تقصر ذهنه على المسألة حتى ولو شرحتها له لو شرحتها له بلغته المهم أن يفهم المسألة المهم أن يفهم المساله اما ان تشرح له ولهذا يعني هناك منهج في الدراسه هو أنك تأخذ الشيء على بعضه اولا متكاملا يعني مثلا الشافعيه يدرسون الشافعي انه هو المنتشر يعني في مصر تدرسون ماشاء الله بشجاع ما عدى المسائل التي كان الفتوى فيها على خلاف خمس وثلاثة المسألة صح؟ آه. أظن بيانها ابن قاسم الغزي على أنا درست شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله على, على وغير أشياء من حاشية البيجوري إذا لو أنك درست هذا المتن أول مرة بحاشية البيجوري بعد أن تنتهي من الحاشية ستقول أريد الآن أن أدرس متن أبو هذا ما سيحدث الذي يدرس حشات الباجوري أو لا ينبغي أن يكون قد درس المتنى من قبل وحفظ المتنى وقرأ عليه شرحاً أو شرحين شرح ابن قاسب الغزل مثلاً أو شرح الشربيني واضح؟ ينبغي أن يكون قد أحاط به لكن أنت تقف في باب المياه باب المياه وتدرس الذباب وتقرأ في حشات الباجوري الذباب من ذب آب يعني ذب اب ذب اب هش يرجع. خلاص؟ ذب اب. وأنت لا تعرف المسألة التي بجوارها تتعمق إلى ذب آب ولا تعرف المسألة التي بجوارها بعد هذا التشقيق البعيد أنت لم تحط بمثنئ بشجاع هذه الحقيقة من الذي أحاط بمثنئ بشجاع من دلطته في شهر أو في أقل من شهر مرة واحدة وأحاط به من أوله إلى آخره الذي لم يدرس نحوه مطلقا يأخذ الأبواب من من الأجرومية ويذهب إلى يتوسع إلى شرح الشاطبي على الألسية ويذهب إلى شرح رضيدي ويتعمق في المسألة والمسألة التي بجوارها في الأجرمية لا يعرفها هذا خطأ في المنهج خطأ في التعليم وهذا ما يجري في جامعاتنا الأكاديمية في الأظهر طوال فترة الثانوية لمدرس فائن في أصول الثقة فإذا دخل إن كان حنفيا درس التنويح على التوضيح صفحات من التنويح على التوضيح أخذ الصفحات وإذا كان شفعيا أخذ من نهاية السوش صفحات نهاية السوش كتاب متعمق قرأته وقرأته وحينما أردت أن على بعض المشايخ اقترح أن يقرأ الإبهاج للسك وليس الإسناق الإسناق متعب ولكن استفدت منه كثيرا حينما قرأته طيب شخص لم يدرس حتى متن الورقات ولم يدرس عليه شرح ولا بسا حاشية النفحات وهي حاشية جميلة جدا تشمل سمات الأفحار عندنا الحنفية ولم يدرس عليه شرح مكان المحلي ولا اي شيء ثم فجأة يأخذ جزءا من النهاية السورية الاثنوي هذا صعب جدا تنقله فجأة هكذا من صفر الى البيضاوي الاثنوي هذه مشكلة الطواب ان تلم بالشيء اذا المنت بالشيء سهل عليك ما بعدها كل شروح النحو بعد ذلك مهما توسعت هي في الاجرومية هي في الاجرومية النواة هي النواة بالفعل تخرج كل هذه الشجرة ترجع كل كل مكونات كل جيناتها إلى هذه البذرة كل شيء لن يخرج عنها الفيت ابن مالك هي الفيت ابن مالك هي الأجرومية في النهاية بذات الصرف يعني أن الصرفة في الأجرس الألفية واضح؟ فمنهج الشرح دائما أن تلم بأصول المسائل ولو في مجلس وأصول المسائل إذا يسرت تكون سهلة جدا دائما أرى 80% تقريبا 90 من التعقيدات تكون بسبب اللغة والشيخ الذي يشح ويحاول أن يعقل ويحاول أن يبين لك أنهك ويقول لك حتى لا يأخذ علم إلا من يريده وك... طيب هذا هذا عند من آه... يعني عند من لا ترغبه في العلم أما شخص خفيف وأنت تريد أن تجذبه إلى العلم وكذا ينبغي أن تسهل له أن تتعامل مع واقع الآن واضح؟ وصول البلاغة سهلة جدا وصول البلاغة سهلة جدا التجويد المتجويد الذي في كتاب سباويه أسهل من الذي يمتون التجويد المتأخرة التجويد تعرفون عرف عرف الحروف الهمس بماذا يعني أنت دائما في درستك التجويد يختلط عليك الأمر ويدخل عليك الغلط في الفرق بين الجهر والشدة والهمس اللين والشدة والوسط والهمس والجهر لماذا يقول لك ان حباس الصوت وقوه الاعتماد على المخرج هذه الفاظ تستعمل في كل هذه التعريفات مرة يريد الصوت الهواء ومرة يريد الصوت الذي يخرج من الصدر واضح ماذا لماذا عبر في في كتابه عن الحروف المهموسه قال نفخ صوت هواء نفخ نفخ وأما الحروف المجهورة فهي صوت صدري يعني تهتز له الحنجرة تهتز له الأحوال الصوتي أما البقي هو نفس لا يوجد صوت في الحروف المهموسة هذه الصوت هذا صوت الهواء صوت الهواء ولهذا لما يضعف اعتمادنا على المخرج هناك مخارج تستطيع ان تعتمد فيها وتغلق لتخرج صوتا هناك مخارج هتنفث هذا التنفس بالمصري التنفس هذا بالعربي ايضا هذا التنفس صوت الهواء هذا التنفس هو الحروف المهموسه ليس صوتا في الحقيقة بالمعنى الذي نفهمه الذي يخرج من الحنجره والصدر ليس صوتا ولهذا إذا اذا رجعت في كما في اغلب المصريين يهمسون القاف ويهمسون الطاق أعطى الفحول من القراء المصريين يهمسون هذه الحروف لماذا؟ يرجعون بمخرج او يتقدمون بمخرج القاف إلى مخرج الكاف فيقل تقل كتلة المخرج تقل كتلة اللحم او قوة الاعتماد انظر الكف هل تستطيع الآن أن تنثق ظهر اللسان باللهاه بحيث تخرج صوتا صافيا من الحنجره بالمخرج الكاء انظر جرب صعب لكن حتى تستطيع ماذا تفعل سترجع الى الوراء تستطيع عند تقي الموضع الذي اذا وصله اصبعك تقيت ق هنا صح كان غلط لانه رطب اكثر في في وعند البلعوم برضه اكثر قا قا قا قا قا. إذا اه قلنا ك ك من الكاف وبعضهم يخرجها من عند الكاف خاصه إذا كسر والطاء نفس الشيء تتسهلوا الطاء دينا ولا يحكم هذا هذا التجويف اللساني الذي اصنعته الطبق لا يحكمه في اعلى الطقس واضح هذا الفهم سهل جدا شرحه سهل في الحقيقة لكن عند المتأخرين قد يصحب فانظر كيف أن القدماء يسهلون هذا الأشياء كما قلت لكم لا تحسب أنك كلما رجعت في الزمن إلى الكتب وجدتها أصعب وجدتها أسهل لكن خلفها فلسفة أعمق واضح؟ نعم البلاغة التطبيقية الشعر والأدب نعم لكن هذا منطلقها والبلاغة كالتجويد علم منتهي يعني لا أرى أكثر من هذا المثل ثم التلخيص خلاص انتهت هذا مثل أما أن توسط بالحليا وأن توسط بكذا لا لا لا هذا المثل ثم التلخيص التلخيص القذويني خلاص انتهت تقرأ حوله بعض الأشياء بعض الأعمال كذا ستدرس نص العلم بعد ذلك وليس العلم أما العلم في الشعر علم في الشعر نعم الباب السادس باب الإنشاء طيب طب هنا أذكر بشيء وكنت تنص عليه فلا أذكره الآن الإنشاء هو المركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب أي لا يصح أن تقول فيه هذا صدق أو هذا كذب على الشكل الذي مر بيانه فلو سألك أحدهم أين محمد فواضح أنه لا يمكنك أن تجيب بصدقتك أو كذبته إذ طبيعة هو لسي حاجة حصلتك أين محمد يعني أعلمني أطلب العلم أين محمد بمكان محمد نعم فواضح أنه لا يمكنك أن تجيب صدقت أو كذبت الطبيعة السؤالي لا تقبل التصديق, الت... التصديق والتكديد لأن الاستفهام من الإنشاء واعلم أن كل ما سبق من الأبواب هو صادق أيضا في الإنشاء كل ما سبق هذه الأبواب إلى الباب الخامس كلها صادقة في الإنشاء نعم وقد مر أنهم خصوها بالخبر لأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر ولا يمت... يعني تقديم وتأخير في السؤال يمتنع؟ حذف وإثبات في السؤال يمتنع؟ كل هذه الساعة عدرسناها لو صغطها على صيغة السؤال على صيغة التمني تمتنع؟ لا تمتنع لكن وقوعها في هذه الصورة البلاغية أو أك... الصورة الخبرية أكثر نعم. وقد مروا أنهم خصوها بالخبر لأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر ولا يمنع دخولها في الإنشاء وإنما جعلوا للإنشاء بابا لأجل التفريق بينه وبين الخبر وللإتمام بأحكام تختص به يعني نحن الآن نتم باب الإنشاء فقط وعلم أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين طلبي وغير طلبي فالطلبي هو الذي فيه استدعاء لشيء غير حاصل وقت الطلب فحين تفأل رفيقك ما أجمل السماء؟ فأنت تطلب الجواب على السؤال أما غير الطلبي فليس فيه استدعاء لمطلوب فإنك إن قلت لرفيقك ما أجمل السماء ليس ما أجمل ما أجمل السماء نعم فهذا منك إنشاء ولكنه ليس طلبية في الحقيقة أنت تخبر بتعجبك من السماء لا تطلب شيئا هنا والإنشاء الطلبي هو المقصود بالبحث في علم هنا الذي تطلب فيه شيئا لكن لو قال ما أجمل السماء وقلت لو كذبت صح؟ لا ما أجمل السماء حينما قلت في غير الطلبي أما غير الطلبي فليس فيه استدعاء لمطلوب فإنك إن قلت لرفيقك ما أجمل السماء فهذا منك انشاء ولكنه ليس طلبيا وكذبت يعني أستطيع أن أقول كذبت على أساس أنك تقول السماء جميلة هي ليست جميلة, هي ليست جميلة. هو رأيه أن يكذبت لا والكذب والصدق كونه يعني يوافق الواقع أو لا يوافق شيء آخر يعني هو يصح لغة يصح استعمالا أن يكذب بوجود الله الله موجود كذبت يصح لكن هو ليس موافقا للواقع هو الله موجود لكن يصح في الاستعمال وفي اللغة في عرف اللغة ومنطق اللغة لأنه يقبل التسليق والتكديد والإنشاء الطلبي هو المقصود بالبحث في علم المعاني دون الإنشاء غير الطلبي ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره اخبار نقلت إلى الإنشاء أصل صياغة ما أجمل ما أجمل السماء أجمل ما أعراب أجمل هنا ها؟ فعل فعل كأنك تسأل عن الذي جمل السماء ما أروعك كأنك تقول من أروعك من جعلك رائعا واضح هذا عربها فعل ما أطقى زيد يعني ما الذي جعله الأطقى واضح مفهوم نعم طيب أقول ويمكنك تقريب تصور العلة في ماذا في أن الطلبية هو المقصود ليس غير الطلبية غير الطلبي ليس مقفوضاً لماذا؟ بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره اخبار نقلت إلى إنشاء يعني هو اخبار وضعتها في صيغة إنشاء لعلة لنكتة أيضاً ما أجمل السماء هذا خبر السماء جميلة جدا هذا هو أصلها ولكن ما الذي جعلها جميلة إلى هذا تسأل عن الذي أوجدها لأن السؤال عن المجهول دائما. يحبي بعظمة الموجود نعم. ما أجمل السماء هذا إنشاء ونقل إلى هذا هذا خبر ونقل إلى إنشاء من حيث كونه خبرا ينصح أن يكذب وهو خبر في الحقيقة بدلل أنه ليس مطلوبا معنا هنا في الإنشاء ليس مقصودا في درس الإنشاء في النهاية سيقول عليها التصديق والتكذيف ليس في صيغته ليس في صيغة التعجب ولكن في معناه أنه كما قلت هنا الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره اخبار نقلت إلى الإنشاء اخبار نقلت إلى الإنشاء فكأنك بهذه الصيغ والمعاية يعني لو قلت لا يصدق عليها صدق ولا كذب ولا يصدق أنها من الإنشاء... من الإنشاء هنا إذا هي ماذا؟ يعني لو قلت الآن هي ليست اخبار وليست من الإنشاء فماذا هي؟ وهي واتفقنا أنها ليست من الإنشاء هنا لأنها غير طلبية والطلبية هو المقصود معنا هنا الذي فيه طلب شيء فيه استدعاء شيء نعم نعم ليس, ليس الإنشاء الصياغي وهناك اخبار. هناك انشاء ورد في صيغة الخبر أيضا العكس حرمت عليكم الميت وده. هذه كلها أوامر صيغ أوامر ولهذا يقولون في قوله تعالى وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا يقولون طيب وقعت فيه ملاحم وهدم وكذا لا لا هذا أمر تكليفي أصل تكليف يعني من دخله فأمنوه أمنوه. وليس أنه خبر من دخله وكان آمن وفاصل انتهى واضح؟ ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء شوف كل شيء في النهاية تصورات وعمل عقل هكذا البلاغة البلاغة ليست هي اللغة هذه البلاغة مفتاح للعربية ولغير العربية أما المفتاح العربية فهو برؤ القيس <تصفيق> والنابغة وزهير وعمر بن أبي ربيعة وبالرمة والفرزق وجرير هؤلاء هم مفتيح العربية هم العربية نفسها هذه مفتاح عقلي لكل اللغات ولهذا هناك جزء كبير جدا من الصراعات الواقعة بين الأزهريين وبين الدراعمة صراعات لقيمة له لأن الأزهريين يرفضون كل ما ترجم من الكتب الأخرى يعني يأخذون منهم وقفا حذرا هذا ترجم من أصول النقد وكذا وكثير من هذه الكتب يصح يعني ينظرون إلى مثلا الكتب يتحدث عن ما هي اللغة الأدبية هذا حديثا عن الأدب من حيث كونه أدبا حديثا عن الشعور من حيث كونه شعورا هذا تتفق فيه كل, كل اللغات تتفق فيه كل البشرية بعد ذلك أدبك كيف يتشكل ما لغتك هذا شيء آخر أن تستطيع أن تفرق بين الشاعر الجاهلي والشاعر الجاهلي بين الجاهلي والإسلامي بين الجاهلي والعبثي والبعض يرى أن الشاعر العبثي أفسد اللغة أنهاها انتهى وكثير من أهل المغرب لا يرون المتندب شاعرا أصلا لأنه لا يستبع سياغات الجاهليين هذه الصورة التركبية المحددة عند الجاهليين والأساليب عند الجاهليين واضح؟ نعم ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره اخبار نقلت إلى الإنشاء فكأنك بهذه الصياغ والمعاني الإنشائية تخبر عن ماضي لا تطلب حدوث أمر غير حادث يعني كأفعال المدح والذن نعمة وبئة نعم لست فيها استدعاء حصول هي في النهاية أخبار نعم. المثل الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء طبعا الطلبية هو المطلوب معنا هو المنظور معنا في علم المعاني الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء ونداء وتمن واستفهام وقد تجيء لغير ظاهرها قاعدة قد تجيء لغير ظاهرها تظل كل البلغ كل شيء يجيء لغير ظاهره بل الأفضل أن يجيء لغير ظاهره في الذين درسونا المذهب الأسلوبي أظن أشهرهم في مصر دكتور سعد مصلوح ودكري شكري عياد الأسلوبيون يترجمون هذا بالانحراف يعني أن تنحرف عن الصياغة البلاغية الأصلية الصياغة لا كل البلاغية لأن الحراف بلاغي أن تنحرف عن الصياغة الأصلية العادية في الكلام وأن تنحرف في مستوى آخر أن تنحرف عن الاسلوب الشائع للشعراء حتى وإن رجعت إلى الأسلوب النحوي العادي شاعر يتكلم يتكلم يتكلم ثم يفاجئ كذا أنه جاء بأسلوب بارد عادي هكذا هذا بلاغي في الحقيقة لأنه انحرف عن الأسلوب الذي تنتظره واضح؟ نعم كل شيء يجيء لخلاف ظاهره الإنشاء الطلبي يأتي على أقسام أمر وهو طلب الفعل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين نهي وهو طلب الكف عن الفعل انظر كل الأمثلة طالما دخلت في المعاني لابد فيها من هو لا إذن لا يخبر عن شيء في صورة التعجيب أو في صورة النهي أو لا لا لا هو بالفعل هناك طلب هناك استدعاء فعل نعم نهي وهو طلب الكف عن الفعل فقوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة دعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع فقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافا هذه صيغة أم أو لا تؤخذنا بعد ذلك ليس في هذا المنظور وإن كان اغفر لنا هذه صيغة أم تصلح في الأول أيضا نعم لا تصلح في الأول الذي هو أمر صرف تصلح في الدعاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نداء وهو طلب الاقبال بحرف الناء عن ادعو كقول المستغيث يا غياف المستغيثين اي ادعو غياف المستغيثين يا تساوي ادعو يا تساوي ادعو طيب الهمزه تساوي ماذا هو قادوا لك سريعه جدا <تصفيق> نعم الهمزه ا يا تاتي لمنادات البعيد دائما القاعده والاصل طول الصوت يعني هناك مد في المعنى ايضا مد الصوت يعني مد في المعنى تمد المعنى ايضا يا ولهذا مؤنث مجنون ليلى قائمة على الياء يا يا يا هكذا قافيتها هذه الياء المفتوحه التي غالبا بعدها الف يعني تمد تمد الفتحه وتاتي بالالف اسمها الف المدى ها الف الاطلاق ان ليس نعم فدائما حتى المجنون عنده يا يا لانها بعيده عنه نعم لا المدد في القرآن شيء آخر بعضهم كأن سمعت الشيخ يسمى الشيخ بعبولة الشيخ سيد بعبولة أو حسن بعبولة آه كأن سمعته مرة يتكلم عن أن هذه المدود لها تأثير في المعنى من جهة أصل المعنى وكذا وتقول تمد وكذا الكلام صواب صح في بعضه ومبالغة في بعضه كأن كثيرا ما يدل المد على الشجن الذي عندك أنت وجزء من المد يأتي للتمكن من النطق بالحرف الساكن الضالين لقلت الضالين الكلمة فسدت أصلا فسدت ضاع واضح؟ يعني هناك مبالغات كل هذا ينبغي أن يقوم على الحس السليم بعضهم تشعر أنه يقوم على تكثير المعنى وأنه أكيد أكيد كل معاني حسنة ستكون موجودة ويعتمد على أنك ستصدق يعني هذا جميل أنا سأصدق مع إجلال القرآن لأن, ما لأن نفي هذا عن القرآن هو أجل له واضح؟ فالبعض يقول كل معاني حسن لابد أن تكون في القرآن هكذا طيب أنا أختلف معك في الحسن أصلا أن هذه المعاني تحتمله مثلا بأيد تكره لي يقول بأيد عشان تدل على, على المضاعفة والقوة أكثر من قال هذه أسليب عند العرب بعد ذلك المصحف التركية التي كتبت العثمانية يعني التي كتبت على الإملاء الحديث كتبت بياء واحد بياء واحد ليست كل الحروف في القرآن التي كتبت بالقاعدة المصحفية التي كانت عند العرب ليست جميعها للدلالة على شيء هناك قواعد له لكن هناك أشياء خارجة عن القاعد ليست جميعا كتبت هكذا أنه هناك معنى تدل عليه وكذا هناك رسم هناك اتفاق وهناك علة في الرسم هذا تفق عليه معه ولا أقول أيضا أنه قصور عند العرب في الكتاب لا أقول هذا ولكن أقول هناك علة ويحافظ على الرسم المصحفي وما إلى ذلك وهناك علة, القر علة القرائية علة في القراءات لكن ليس جميعا كذلك ليس جميعا كذلك نعم هنا تقول الكتاب والكتب الظالمون بالألف بدون الألف ثلاثت في ماذا لا شيء لكن لو الكتاب والكتب قراءتان أقول نعم يفيد في تقليل عدد المكتوب المصاحف واضح ملك مالك يوم الدين كما في نافع وملك في نافع وملك في العاصب ملك وملك نعم يفيد أن تكتب ملك وتقدر الألف لأنك لو كتبت مالك هكذا ستضطر إلى كتابة مصحف آخر او أن تكتبها على الهامش تفاصيل نعم لكن في النهاية حتى هناك بعض المغاربة كتبوا لأنهم يقدسون جدا المغاربة على الأخص والملكية يقدسون جدا الحرف الأول الكتابة الأولى تجدهم يجدون لها عللا غيبية وعللا معنوية عجيبة وهي في النهاية قواعد كتابة نعم دعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع فقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نداء وهو طلب الإقبال بحرف نابعا أدعو ققول المستغيثين ققول المستغيث يا غياف المستغيثين أي أدعو غياف المستغيثين نعم تمن نعم وهو طلبه أنا قلت هنا في الدعاء الدعاء الشاهد فيه اغفر لنا ذنوبنا وإسرائفنا في أمرنا نعم والنداء وهو طلب الإقبال بحرف النابع عن أدعو فقول المستغيث يا غياف المستغيثين أي أدعو غياف المستغيثين تمني وهو طلب الشيء المحبوب ولو كان تحققه محالا فقول المتمني ليت الشباب يعود يوما جميل بثين ألا ليت ريعان الشباب جديد صح نعم استفهام وهو طلب أن تحصل في الذهن صورة الشيء المستفهم عنه فقولك أين الكتاب فإنك تطلب أن تحصل في ذهنك صورة مكان الكتاب وقد يأتي بعض هذه الصياغ الإنشائية لغير ظاهرها كما جاء الأمر للإباحة كما في قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فقوله تعالى كلوا هو لبين الإباحة لأنه في معرض الامتنان عليهم بما خلق لهم قلت وعلم أصول الفقه هو مظنة صياغ الإنشاء مظنة يعني الذي المكان الذي يظن أن تجد فيه هذا نعم. قلت وعلم أصول الفقه هو مظنة صياغ الإنشاء وبالأخص رأسها الأمر والنهي فيأتيان لمعاني عدة استفادت في استقصائها المتوسطات والمطولات من علم من علم أصول الفقه دون المختصرات ولهذا كان إتقان هذه المباحث من البلاغة خير معين عليها في علم أصول الفقه بل هو أصلها وجذرها وذلك في مسألة الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر الحاضر أستطيعوا أن أدرسها معكم من جهة بلاغية محبوح الأمر بعد الحظر ودلالة صيغة الأمر فيها كما في قوله تعالى وإذا حللتم فالصطاد إذا حللتم فالصطاد هذا الصيغة أمر هذا الأمر جاء بعد النهي النهي عن الصيد وأنجل ونحن خروم طيب وإذا حللتم فاستعدوا هذه الصيغة تفيدوا ماذا؟ البعض قال الوجوب والبعض قال طبعا الوجوب ثم صرفه بالإجماع أنه لا يرد الوجوب هنا والبعض قال البعض, البعض قال الإباحة والبعض قال ترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي هذا شيء آخر قد يكون الإباحة وقد لا تكون الإباحة ترجع إلى الصورة التي كانت عليها قبل النهي فهذه أفوال مختلفة أنت تتخيلها في حديثنا قلت لابنك لا تلعب في الطريق في الشارع ثم وجدته قد اجتهد وأنهى واجباته وكذا ثم قلت له انزل والعب أنت هنا ماذا فعلت أمرته هل هو الوجوب قد يكون الأصل الوجوب ولكن الإجماع هنا العرفي على الأسل الوجوب قد يكون لأن البعض قد يستغرب يقول ما بعد الأصوليين يقولون الوجوب نعم الوجوب من حيث نفس الأمر ثم عندهم الإجماع صرف عنهم ولو افترضنا صورة ليست فيها إجماع الله تعالى نهاك عن شيء ثم أمرك به تحول من النهي إلى الوجوب خلاص يعتبر نسخة انتهى. لكن لأننا هنا هنا في هذه المسألة عندنا إجماع على عدم وجوب الصيد بعد التحلل ليس من النسق واضح؟ لا تستغرب بسرعة من أقوال الأصوليين ليسوا, ليسوا هيينين أبداً واضح؟ ولهذا كان هذا القول معتبراً كقول من قال يفيد الإباح بل ربما كان قول من قال يفيد الوجوب أقوى لأنه تشريع وهذا أقرب إلى الحنفية تعرفون لماذا؟ الحنفية عندهم النص كالنص هذا هذه هذا هو الروح الذي يسري في كتب الحنفية النص هو النص من الحنفي هنا؟ 13 عني واحدة الحمد لله أه أربعة الحمد لله أربعة إيه؟ دوجك طيب يعني البعض يسخر من الحنفية أحيانا يقول يقول إنهم, يجبون إنهم لا يوجبون الفاتحة في الصلاة ويوجبون أي, أي قدر من القرآن في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بفاتحة الكتاب أقول لك وقال تعالى في القرآن فقرأوا ما تيسر منه ما تيسر منه سيقول وهذا نص عام وهذا نص غير لا, لا لا لا لا تفهم العام عند الحناثية قطعين قل خاص قطعين تعالوا افهموا هذا من كلام الناس الناس ماذا يقولون يقولك احضر الطلاب وتعال فانت قل له كل الطلاب يعني أنا او تأتي مثلا هم خمسون طالبا فجئت باربعين جئت بثمانية واربعين طالبا خلاص يعني مبلوء مقبول لماذا العام يعني احضر الطلاب يعني العام مقبول يعني يعني يخص وأن, وان لا يستغرق الى اخره لكن لو كان شخصا متعجرفا فتقول له كل الطلاب يقول لك أنا ايه أحضر الطلاب هم كان طالب خطيب الخمسين يكونوا عندي صح؟ لكن لو قال لك أحضر زيدا وعمرا بالأخص زيدا وعمرا هل, هل تأتي بزيد دون عمر؟ أو عمر دون زيد؟ لابد أن يأتي زيد وعمر لماذا؟ هذا خاص وهذا مفهوم الشخص المتعاجل فغير المتعاجل إذا قال لك أحضر زيدا وعمرا ينبغي أن تأتي بزيد وعمر أما أحضر الطلاب عند العام يصح أن تأتي بأكثرهم يصدق في القرآن الله تعالى يقصد العام كما يقصد الخاص فلما يقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه في نص بقي يتلى واضح؟ وما كان ربك نسية اقرأ ما تيسر منه ماذا تقرأ ما تيسر منه كما قرأت في الحديث الفاتح فلماذا قدمت الفاتح في الحديث على عموم ما تيسر من لماذا ضعفت العام عند الله تهمتم هذا نعم ومن المساعدة التي تفهم الحنفية أيضا رضية أننا نقول النهي يفيد الصح النهي يفيد الصح يعني أنت منهي عن الصلاة في الوقت الفلاني في وقت كذا بين الصلاة كذا وكذا منهي عن الصلاة فلو أنك نظرت لله تعالى ركعتين إذا وفقت في كذا فوفقك الله في كذا فصليت هاتين الركعتين في هذا الوقت هل يصح؟ يصح؟ مع الإثم الواقع خارج الصلاة غيرنا من الفقهاء الحنابلة يقول لا لأنك منهي عن الصلاة هنا وأنه يفيد الكساد لا أنه يفيد الصحة كيف؟ أنت لا تنهى عن شيء إلا إذا كنت إذا فعلته كان موجودا يعني أنت إذا قلت لا تصح فمعناه أن من إذا لم صليت هنا هو لا صلاة أصلا اعمل تعملوا هو الصلاة هنا لا يوجد صلاة أصلا بجنسها لكن حين أنهك عن الصلاة في هذا الوقت وأنهاك عن الصيام في هذا الوقت أو هذا اليوم فتصلي في هذا, فتصلي في هذا الوقت أو تصوم في هذا اليوم فأنا هنا نهيتك عن ماذا؟ عن شيء إذا فعلته أوجدته فإذا نظرت أنك توجده, توجده أوجدته وثقت عنك نظر الإيجاد التحقيق ولكن أثمت من جهة أخرى وهو صفة أخرى تقول هل الصلاة تنفق عن وقتها طابعا أنت حينما تؤمر بالصلاة في وقتها أنت تؤمر بعدة أشياء الصلاة شيء وإقاعها في الوقت شيء آخر كيف؟ نعم بدليل أنك إذا فاتتك تصليها في وقت آخر تصلي صلاة الظهر عند العصر لأنك فاتك الوقت وهذا واجب مستقل ولم تفتك العبادة المبتدأ بالتسليم أو ما يقوم مقاما المبتدأ بيه او مفتدأ بالتكبير ومقامع ومقامع ومقامع او غايف ما ندرس نعم واضح واضح ها حنا في اي احد مولاني الله بس طعام اينا كنا استفهم نعم اصول الفقه نعم انا لم نبعد انا بتاعد اهه اصول الفقه فصيغة الأمر اصطادوا لم ترد ابتداء وإنما وردت بعد حظر الصيد على المحرم وقد استفاض الأصوليون في بعيان المستفادي من الأمر نعم وقد يجيء الطلب بصورة الخبر لغرض يعني هو إن شاء. ولكن بصيغة الخبر هو إن شاء بصيغة الخبر واضح؟ نعم طبعا طيب طبعا بعد ذلك هل يظل إنشاء يعني الإنشاء يأتي بصيغة الخبر هل يظل انشاء في الحقيقة لا هو أتى بصيغة الخبر لا يكون إنشاء لماذا؟ لأنك في علم المعاني فالتعامل كله على المعاني لا على نفس الألفاظ ولهذا هناك برزخ هناك منطقة وقع فيها الاحتكاركو بين الشعاراء يعني هناك شاعر المسالم يعني هو دائما يقول الشعر في حدود النحو وما يسمح به النحو ثم هناك شعرية تجرون كالمتنبل يتجاوز يتجاوز حتى يأتي ويكون له غرض في المعنى لكن يكسر القواعد هذا يعجب الأدباء والنقاد جدا يعجبه يعجب مثل من منطلوطي مثلا رحمه الله لو لا يعجبني لأنني في النهاية نتكلم عن العربية بأصولها وقواعدها وكسر القاعدة عندي كسر للمعنى قبل أي شيء وحينما تشعر بالفائدة البلاغية التي انتهى إليها هذا الشاعر ولم تنتبه إلى كسر المعنى الذي حدث إذن هناك خلال هناك خروج عن لغة العرب وقعت هذا هو هذا الكلام مهم أن تفهموه هناك خروج عن لغة إننا البعض يقول كسر القاعدة لغرض جميل ويهيم في الغرض انا أهيم في الغرض ولكن انا مجروح من ناحية أخرى هناك غرض جرح أيضا لأن صحة القاعدة النحوية كل ما هناك أنها صارت مسترضة حتى أنك ست لا تنتبه إلى المعنى الذي تؤديه لكن هي الأصل كما في تقديم المسندي إليه على المسند هو الأصل وهو يؤدي معنى في نفس الوقت أصل المعنى الصحيح كيف تكسر أصل المعنى وتنظر إلى هذا المتقدم وهذا ما يعجبني في أشعار الجاهليين أن أشعارهم خجة فلا تقول فيها إنهم خرجوا عن لغة العرب بحاجة. وكذلك الإسلاميين لكن لا أحب أن يخرج عن قواعد العربية لأجل شيء في المعنى وصلت. نعم قل انك إذن أديت المعنى بلغة غير العربية أو بلغة هجينة أو كذا أو كذا لكن يعجبنا أن تبقى في نفس الشيء نعم فأنت في علم المعاني تعمل في المعاني ولكن دون أن تطغى المعاني على الأصول هذا يسمح لك به النحو وتسمح لك به العربية أن يأتي الإنشاء بصيغة الخبر هل يبقى خبرا؟ لا صار إنشاء هو خبر أمامي خبر هو انشاء ليس خبرا؟ نعم عند النحاة يظل خبرا يظل خبرا ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرب الشرف قد يحصل الطلب بغير الصيغة الإنشائية بأن يأتي بصورة الخبر فقولك وفقنا الله لما يحب ويرضى فهذه الصيغة صيغة خبر لأن لفظ وفقنا وقعت إخبارا بصيغة الفعل الماضي لكنك لك تريد منها المعنى الطلابية وهو الدعاء وإنما أتيت بصيغة الإخبار لغرض هو التفاؤل لذلك كان قولك وفقنا الله بصيغة الماضي أفضل من قولك يوفقنا الله بصيغة المضارع لأن صيغة الماضي تفيد وقوع التوفيق والتيقل من حصوله بتمامه وهو ما لا يفيده او ما لا تفيده سيره الماضي المرحوم مش عرافك انه مرحوم شوف بعض الفئات من الناس ما ادرك انه مرحوم انت لم تفهم الا هذا المرحوم انت ترجو أن يكون مرحوم ولذلك يصح منك ان تقول مرحوم ان شاء الله كيفه مرحوم خلاص ان شاء الله كاسم محمد ان شاء الله عارفين <تصفيق> اسم محمد ان شاء الله أين تود أن تنزل الجاية إن شاء الله أنا قال أول فسأنزل القادمة إن شاء الله لكن محمد إن شاء الله عندك كم سنة عشرين إن شاء الله هيا مثل مرحوم كيف مرحوم يعني مرحوم إن شاء الله لأ هذا الصح أرجو أن يكون مرحوما هذا معناه وثقنا الله هذه ماضية مولان وثقنا الله خير سبحانه الحمد لله وثقنا الله وإياكم طب ألف مبروك هل أنت فهمت أن وفقنا الله وإياكم شيئا غير الدعاء غير الإنشاء غير الطلب ففقنا الله ماضي ماضي يعني ليس فعلا فقط ماضي وقع وانتهى لكن أنت تتساءل بأنه وقع وانتهى وهناك معنى آخر سوسي يصح ويكون جميلا ما هو وفقنا الله إن شاء الله ليس في تجاوز وكأن الله تعالى يستحي بعد أن يراك في موضع من قبل هذا في الماضي أنه وقع في الماضي عنده ويستحي أن يردك لا لم يقع لم توفق لا وفقنا الله الحمد لله هكذا وقعت يعني وفقنا الله وفقتك وراضح أنت تتساءل تتدلل على الله سبحانه وتعالى لكن الأجلاف مرحوم كذا أنا أدرك أنه مرحوم المغفور له. من ادراك ان اغفر له. قلوا يعني ان شاء الله اغفر له. هذا كان عقام في <تصفيق> لغة العرب قبل الاحديد. كل ده واقع في لغة العرب. كل هذا واقع. نحن فقط شكلناه. شكلناه ليس الا. وكما قال كما قال ابن جنيه في الخفائز. ما كان على قاعدة العرب فهو من كلام العرب. حتى لو لم تستعمل هذه بعينها. يعني مثلا هل تجد في الشعر الجاهلي آه كلمة آه مملكة اليمين موجودة؟ لم أجدها مملكة وهذا مما أطعن به البعض في القرآن من أين أجدت كلمة القرآن وأتى بكلام غير العربي و... لا لا هذه مخترعات القرآن ومخترعات الشعراء على يعني مخترعات القيس على قواعد كلام العرب ومخترعات الأنبغة على قواكما ومخترعات عن طرع على قواعدة كلام العرب تقبل في النهاية واضح تقبل هو استعمل هذا ما كان المجاز باب واسع طالما على طريقة العرب ومن كلام العرب ومن فصاحة العرب وعلى لغة العرب وطالما العلاقة واضح بين الحقيقة والمجاز خلاص انتهى بالعكس هذا, هذا يستحب ويدخل في كلام العرب المرقاس استعمل ببيضة ودخلت في كلام العرب ونزل بها القرآن بل أشك بأنه أيضا لأنه أقدم شعر جاهلي سمع فيه قاصرة الطرف من القاصرة الطرف سمع الأبيان قولها نشي مبروق المزن أينما مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لا أثر. من القاصرات الطرف الله وصف الحور العين من هناك البلد المكنون ضيد مكنون وهذا مخترع لمرئ القيم ووصفهن بأنهن قاصرات الطرف وهذا في شامع القيس أيضا لولا أنني لا, لا, لا أتسرع في القولي بهذا لكن كونه البيضة نعم هذا اختراع من القيس النظر بي القرآن وهو عربيه المبين واضح؟ نعم مملكة الأيمان هناك رسالة للشيخ طارب بن عشور في مختراعات القرآن مختراعات القرآن نبحث عنها موجودة بصورة على الإنترنت الصور البيانية التي أتى بها القرآن ولم تكن موجودة من قبل هذا الذي يعبد الله على حرف ليس موجودا يعبد الله على حرف يقف على كذا كذا على حرف يعني يوشك أن شوف الاستعارة والتصوير يعبد الله على حرف يعني ها خلاص خطوة وينصرف إذا لم يرضى عن شيء انصرف واضح هذا الذي كالكلب ان تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس لم أجده في شعر جاهلي ربما أنا لا أدر يعني لا أستحضرها الآن وكفى بالله حسيب وكفى بكذا يعني استعمال الباء طبعا كلها نحويا صحيح على قاعدة العرب لكن هذه الباء الزائدة يعني كفاه حسيب هو حسبك وسيمر معنا في الشار في عند أبي فراث موجود نعم ثم كان على قاعدة كلمة العرب هو من كلمة العرب نعم لأن كان يسأل كلامة توفقنا الله وكذا هي أصاد إسلامية في النهاية الوضوء بهذا المعنى الشرعي جديد معنى شرعي فقهي الصلاة بهذا المعنى كيف الصلاة بهذا المعنى الصلاحية أيضا نعم وتقول لأستاذك إذا انقضى وقت الراحة من الدرس كان أحد الصلاب في هذا الكتاب يرجع حينما نتوصح في مسألة ثم يقول نرجع فعللت له هذا وتقول الأستاذك إذا انقضى وقت الراحة من الدرس نرجع إلى الدرس تاتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدباً ثم تقول, تقول ارجع <تصفيق> ارجع إلى الدرس لن تصلح <تصفيق> ارجع لن تخرج فبحان الله أنت من الأشياء تضيقني أن يحدث الطالب أنا لا أتكلم عن نفسي أنا لا اعتبر الطلاب اخوه لي لا اقول استاذيه لكن ان أجد الطالب يقول استاذي انت وما قلت لك وقلت لك وقلت لك قلت لك ما انا بعت لك ما انا بعت لك رساله انت ما هذه قله ادب قله ادب ان تخاطبه بهذه التاء المخاطب كانه كاي احد عندك او كذا او كذا كان لا اظن احد يخاطب والده بهذا يعني هو ولا حتى اخوه الاكبر ويقول حضرتك مثلا حضرتك. بعد يعني حضرتك ضاع ضاع ورقها الكلام اعملها محدث فتاتي بصيغه الخبر في الفعل المضارع تادبا انت تقول نرجع الى الدرس تقصد ماذا ارجع لكن هناك نقطه نقطه اتيت فيها اتيت الاجلها ب صيغه المضارع صيغه الخبر فتاتي بصيغه الخبر في الفعل المضارع تادبا أن تستعمل معه صيغه الأمر وهو خبر في صوره نرجع الى الدرس الأصل ما معنى نرجع إلى الدرس نحن الآن نرجع الدرس نحن الآن ها نرجع ها الآن نحن نرجع إلى الدرس لكن المعنى هالممكن أن نرجع إلى الدرس المعنى ارجع إلى الدرس فلنرجع إلى الدرس هذا هو المعنى فتأتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدبا أن تستعمل معه صيغة الأمر وهو خبر في صورته لكنه طلب في حقيقته وإنما عدلت عن صيغة الإنشاء إلى صيغة الخبر لغرضين باب الفصل والوصل الفصل هو عدم عطف الجملة على أخرى باب الفصل والوصل هذا أصعب أبواب المعاني الكلام فيه على الجمل على الجمل التام على الجمل التي تعطص الكلام فيه على الكتل العريضة من المعاني ولهذا يظهر أثره في الشعر كثيرا وبين الأبيات كثيرا الفصل هو عدم وعطف جملة على الأخرى والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض فقولك ذهبت انا كتبتها للمسجد كتبوها إلى المسجد ذهبت إلى المسجد حضرت الدرسة أنت قلتها كذا ذهبت إلى المسجد حضرت الدرسة هو فصل فصل لأنك أتيت بالجملتين دون عصف إحداهما على الأخرى وقولك ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرس هو وصل لأنك عطفت الجملة الثانية على الأولى انظر حتى إلى الفرق في المعنى يمكنك يمكن أن أفهم من الأولى شيئين منفصلين وأن الدرس لسه في هذا المسجد لكن حينما أقول ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرسة فهمت أن الدرس كان في المسجد بسياق الكلام واعلم أن هذا الباب أدق وأعوص أبواب علم المعاني لكن اعلم كذلك أن تحصيل أصول الباب يهيئ لما بعده ويسر طرقه وإنك لن ترى باب الفصل والوصل هنا إلا كأحد الأبواب السابقة وإنما تظهر دقته حال الغوص فيه وقصد دقائقه دون أصوله ورؤوس مسائله يعني رؤوس المسائل ليست فيها غوص ليست فيها تعقيد ولكن هي مدخل إلى ما نظنه معقدا أو ما نره معقد أو هو معقد بالفعل على من لم يتمرس بأصول المسألة وإنما تظهر دقته حال الغوص فيه وقصد دقائقه دون أصوله ورؤوس مسائله فاحرص هنا على إتقان الأصول ينفتح لك باب الدقائق والعويصات إن شاء الله طيب من مواضع الفصل عيش الآن الأدب عيش الآن الشعر عيش الآن النص الأدبية تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد هذا المثل تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد أو البذل أو كانت مقطوعة بتقدير السؤال أو عند عدم الاشتراك في الحكم أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود انظر هذه الصور من صور الفصل نوافق بها, بها مقتضى الحال هل الفصل أفضل أبلغ أم الوصل؟ بحسب السياق بحسب ما يقضيه الحال البعض يقول الحال والبعض يقول الصياق نعم من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين انزال الثانية منزلة التوكيد للأولى فتقرر الثانية ما تقرره الأولى سواء اتفق معناها معها أو اختلف فتقول الإسلام حق لا شك في ذلك جملتان الإسلام حق لا شك في ذلك فالإسلام حق جملة أولى ولا شك في ذلك جملة ثانية وقد أردت أن تجعل الثانية مؤكدة للأولى فهنا لا تعطفها عليها بل يجب الفصل لينزل منزلة التوكيد لأنها لو وصلت لكانت مغايرة وهذا يتنافى مع التوكيد لقلت الإسلام حق ولا شك في ذلك و. الاسلام حق ولا شك في ذلك هل شعرت باضافه بتوكيد اضافه الاسلام حق منتهى اقول لك كمان ولا شك كلام جديد الاسلام حق لا شك في ذلك صوتي الاسلام حق لا شك في ذلك العصر العصر دائما يكرر لكن ربما تعيد مرة أخرى لأجل ماذا؟ ليهدف المعنى طيب بنفس الفلسفة ارجع إلى البدل في النحو البدل وعطف النسق كلاهما جامد ما الفرق بين البدل؟ البدل يكون هذا مكان ذاك مكان الأول عطف النسق يضيف والفرق بينهما الرابط الواو لأن الرابط أوجد مشروعية للاثنين أما البدل فألغى الأول ولهذا قلنا كأنك تعيد العامل كانك تكرر الجملة ولهذا اتسع البدل لما يسمى ببدل الغلط اعتبر أن ما قلته في الأول غلط أحضر الكتاب الكراس الأول ملغى أصلا ليس موجودا واضح؟ أحضر الكتاب الكراس الكتاب الكراس هل كلاهما موجود في نفس النص؟ يحق أن يكتب؟ لا الأول قطر احضر الكراس فقط هو التسعى لبدل الغلط فالعطف إضافة والتوكيد ينبغي أن يكون هو الأول لكن كأنه إعادة له فهمنا؟ شوف أشعر بهذا أشعر الأول الشعور بمناسبة لا تظن أن العبقرية هي المعادلات المعادلات هي الصورة النهائية التي يأخذها أهداب الناس المعادلة هي الصورة هي النقط الذي يكتب للطفل ليمشي عليه لكن الذي يتصور المعادلات لا تظن أن عقل أينشتاين كان معادلاته اقرأ عن أينشتاين عقله كان موسيقيا تصوريا يلتقي مع شاعر ويجد الفكرة متفقا جدا ومن هذا الباب أنا أرى أن الشعراء أجهى من الفلاسفة أحيانا لأنه عنده الفلسفة ولكنه يعبر عنها في صورة الش... الصورة الشعورية التي, عبرها... التي يأتي به وهذا يقررونها في الرواية بالمناسبة روايات كروايات ديستوفيسكي ولويتلستوي هذه فيها فلسفة في صورتها الأعمق الفيلسوف ينظر إلى النظرية ويتعمق ويتخيل وكذا وربما يضل من هذا يضل من هذا لكن ال... ال... الأديب عنده نفس النظريه يشعر بها ويتعمق ولهذا يحتار الناس في مثل المعري هو فيلسوف ام شاعر فيلسوف ام شاعر ولهذا يقولون الشاعر الفلاسفه وفيلسوف الشعراء في المتنبي هو شاعر الفلاسفه في الشعراء ويقولون فيه او العكس في المعري شاعر الفلاسفه في المعري وفيلسوف الشعراء في المتنبي لان المتنبي يغلب عليه الشعر والمعري يغلب وتغلب عليه هذه الافكار والفلسفه وليس فلسوفا بهذا المصطلح أنه ليس كفلطون و... وأرسطو وهؤلاء ليس فلسوفا أطلق لا هو عنده أذكار فلسفية نعم ولكن بسها في شعره هكذا الأدباء يفعلون العبقرية الحقيقية هي أن تشعر بهذه المعاني دائما أؤكد على هذا البعض يدرس البلاغة ويخرج كأنه هو خلاص لا شيء افهم كيف وقعت هذه هكذا لماذا كان التوكيد بدون حرص العطس كون التوكيد بدون حرف العطس هذه الصورة لماذا بدون حرف العطس هذا العلم واضح لا. وتقول قرأت القرآن هو كلام الله فقرأت القرآن جملة أولى وهو كلام الله جملة ثانية وتقع الثانية مؤكدة للأولى بفصلها عنها طيب لقلت قرأت القرآن وهو كلام الله شعرت الفرق قرأت القرآن هو كلام الله قرأت القرآن وهو كلام الله أول ما تقول كأنك تقول خذ عني معنا جديد طيب حينما يطلب منك أحد طلبا فتقول له كرامة كرامة فقط ما طلبت كرامة إذن أنت تصف مطلبه بأنه كرامة تصف طالبته بأنها كرامة لكن لو قلت وكرامة يعني خذها وعليها زيادة وكرامة فهمتم هذا؟ أنت طلبت كذا العرب عندهم هذا وكرامة يعني وخذ أيضا لكن كرامة يعني ما تريده واضح يعني ما تريده ما طلبته هو كذا. لكن وكرامة كرامة هذا تأكيد مواصف لما طلبت لكن وكرامة يعني زائدة ما الفرق؟ الواو هذه الملتوية صغيرة نعم قصدت بالملتوية في الرسم <تصفيق> نعم ومن المواضع التي يجب فيها الفصل طبعا إذا انتهينا من؟ إن كانت بمنزلة التوكيد بعد ذلك البدل ومن المواضع دبان هذا واضح نصا للمثنى واضح ومن المواضع التي يجب فيها الفصل إنزال الثانية منزلة البدل من الاولى كما في قوله تعالى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وسوس اليه الشيطان جملة اولى و قال يا آدم جملة ثانية وهي بدل من الأولى لأن وسوسط الشيطان لآدم عليه السلام في الجملة الأولى هي عين قوله له هل أدلك إلى آخره لذلك كانت الجملة الثانية مقصودة بنفسها تابعة للأولى بغير عطف وهو علامة البدل كما عرفت في الكلام على اتباع المسند إليه والبدل هنا بدل كل من كل طيب ولو وضعت الواو هنا ستكون عليه ووسوس عليه الشيطان وقال يا آدم بعد الوسوس نعم أو تجعلها مفسرة ووسوس إليه وخذ مني الشرح وقال يا آدم وكذا كذا لكن هنا وقعت بدلا بدل على طول كانها مكانها كأنك تعيد نعم جاي الفرق بين البدل وبين غيره غير البدل يضيف يضيف بيانا في عطف في البيان يضيف مغايرا في عطف النسق يضيف صفة في النعت البدل كأنك تعيد الكلام ولهذا قالوا فيه يقدر فيه العام بنية تكرر بنيه تقدير العام انت لا تقف على نص النحاة لماذا بنية تقدير العام ما الذي كان في نحو هؤلاء في في نفس هؤلاء النحات العباقره لما قالوا بنية تكرر العام شعره بأشياء اعطى عنوانها فقط الصورة الأخيرة أنت بغي أن تنفذ من العنوان إلى ما كان في نفوسهم بنية تكرار العامل إذن كرر العامل إذن كأني أعدت الجملة مرة أخرى ولأرجع فأقول ولهذا اتسع لما يسمى الغلط لأنك كأنك أعدت الذي يعيد ربما يعيده لأنه أخطأ واضح؟ نعم ادلس النحو الصورية كما هو كذا من الكتب واحفظه واحفظ الألفية واحفظ الكافير ابن الحاجب ولكن عليك أن تنفذ إلى المعاني النحو أصلا مادة أبقرية جدا جدا ما وراءها أعظم من صورتها صورتها الشك هي الشكل الاخير للفلسفة الداخلية للنفس حركة العقل نعم ونعمة شومسكي ليس شيئا بدون النحو أصلا هو يتكلم عن حركة النحو في الزهن نعمة ولن تفهم كلامه الا بالنحو لكن عندنا ما يكفينا في هذا وكما في قوله تعالى واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم باموال وبنين فامدكم بما تعلمون جمله اولى وامدكم بانعام وبنين جمله ثانية وهي بدل من الأولى ويقال فيها ما قيل في المثال السابق إلا ان البدل هنا بدل بعض من كل لأن الأنعام والبنين هي بعض مما يعلمون أن الله تعال قد أمدهم به طب لو وصل كان إمدادا جديدا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم إذن ما تعلمون شيئا غير لكن أمدكم بأنعام وبنين بدل من الأول نعم. فحتى تقع الثانية بدلا من الأولى كما يريده المتكلم لابد من الفصل لأن الوصل يقتدل المغايرة وهي تتنافى مع البدل ومنها تقدير السؤال من الجملة الأولى فتكون الأولى مقطوعة بسؤال مقدر في نفس المتكلم كما في قوله تعالى والله هذا يقع في كلامنا تكلم أحدا فتنقطع فترجع فت... أن تتوقع سؤالا له فتجيب لا تأخذ نص القرآن على أنه خارج عن كلام العرب وعن كلامنا المستوحى والمنحدر من نفس العقول العربي وال... أو البشري واضح؟ تأخذك أنه سلسلة متصلة دون أن تراعي هذه الوقفات دون أن تفسر السكتات التي في القراءات دون أن تعرف متى تقف ومتى تبدأ علم الفصل والوصل ما زال إلى الآن علما جامدا لن يفسر تفسيرا أدبيا إلى الآن نعم والسكت كنت اليوم أتحدث مع بعضهم وقال لي أشعر بثقة في قول أبي فراس هذا الصباح عبر الهاتف يقول أشعر بثقة في قول أبي فراث بلى أنا مشتاق بلى أنا, أنا قلت له وماذا لو سكت, سكت وهي من كلام العرب خاصة أن بلى تصلح أن تسكت بعدها سكت للتفكير بلى أنا مشتاق هذه سكتة لماذا نفصل هذا هذا الفصل الميت بين النص القرآني وبين سكتاته وبين وقوفاته وابتداءاته كلها جسم واحد شأن واحد الحقيقة فهمتم هذا تجاوزوا هذا هم يتجاوزونه في الخارج ويدرسون هذا والأدباء في الجيل السابق جيل الأباء والأجداد أخذوا للأسف من المستشرقين هناك حق معهم لكن أصله عندك وأنت مضطر أن تأخذها عن طريقهم هم الذين فتحوا الباب فيه أكثر أشعار الجاهليين أخرج دواوينها الشعراء والألمان وغيرهم للأسف ثم نحن فقط نصب المستشرقين تصب لما تكون عندك عند تقف على الأرض الرصيقة يغفر لك السب أما أن تكون عالة ثم تصب لا فأقول هذا يقع في كلامنا أنت تسكت سكتا هكذا وترجع ترد تتوقع سؤالا عند المتكلم لماذا تأخذ أن النص بد أن يؤدى هكذا تعرف لماذا؟ لأننا تعلمنا على قل هو الله أحد الله استمد لماذا لك هكذا قرأنا قل هو الله أحد, أحد. أصبحت كلمة واحدة طويلة لا قل هو الله أحد عجبتني قراءة الشيخ أنس صادت وراءه المغرب فعند قل أحدث شيئا جميلا أول مرة أسمعها من أحد أنا أفعلها لكن أول مرة أسمعها قل هو الله أحد يعني وقف وابتدأ كلاما جديدا وعظمه هذه آية آية في القرآن قل هو الله أحد وهو امتلأت اشكروا الله أحد تعمتم <تصفيق> نعم فعجبتني منه الحقيقة الأداء كما في كما في قوله تعالى اصنع الفلك باعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون انظر الى العلاقه بين ولا تخاطبني في الذين وما تجيبوش معاك واد مش كويس فايف <تحبتم>؟ تو تظنون ان ان الوافدين الى تحملون العاميه يفهمونها والشيخ فوزي دائما يقول له ستتركها على المطار في المطار صح لا تدرس العمية يا مولانا <تصفيق> ستتركها في المطار وأنت ترجع إلى بلدك يا مولان هل أنت كذلك؟ <تصفيق> أكذا الشيخ روزي أصنع أنا حكيته الآن مدر <تصفيق> جميل والله أحبه هل الناس معك اتي بالطلاب ولا تأتي بفلان لا أحبه لا تأتي به لا أحبه. كانك كأنه سألك لماذا لا أتي به؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لماذا يا رب؟ لماذا لا تنقضن نحن كل البشرية نحن عباده كذا؟ إنهم مغرقون أمر منتهي مقضي مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون انظر إلى هذه العلاقة البلاغية أو هذه الصورة البلاغية وأنشئ علاقتها مع الوقف والابتداء انظر ما على اقرأ الوقف الدار الأشموني وانظر ماذا تضع هنا تضع ميما تضع كافا تضع جيما بشرطة انا اعتمد على متى الاشموني منار الهدى الوقف الابتناء اعتمدوا مطبع في الحالة الموجود انظر ماذا تضع فوق الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغركون فلا تخاطبني في الذين ظلموا جملة أولى وإنهم مغرقون جملة ثانية ولكن هذه الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر متولد عن الجملة الأولى انظر متولد عن الجملة الأولى يعني السياق يدل لأنك ربما تقول من أين هذا السؤال السياق فرض سؤالا سترى أن أحضر الطلاب لا تحضر فلانا أهما هو من الطلاب إذن لا تحضر فلانا أحدث سؤالا هو من الطلاب لماذا لا أحضره؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا هم من عبادك يا رب وهناك سيل وهذه السفينه منشا للنجاه انهم مغرقون هذا الجواب نعم لو فإنهم فإنهم هذا تعليل اذن ليس قطعا يعني له صيغه له نفسية بلاغيه أخرى له نفسية شعورية أخرى وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ الأول الأول هو هنا وصل ولكن بنى بصيغة أخرى ولم يقدر للسؤال نحن هنا نتكلم عن صيغة تقديل السؤال لأن الطبيعية هنا أن نوح عليه السلام يسأل الله تعالى لماذا يا رب نعم يعني لا يمتنع الصيغة الأخرى لكن في سياق آخر سياق أن السؤال وجود فإنهم مُغْرَقُونَ لا هنا تعديل بدون سؤال هذا هو هنا تعليل بدون سؤال ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون يغلق الباب على السؤال والتفكير لكن هنا إنهم مغرقون لا تقدر إلا بالسؤال فهمت هو فصل بالفعل نعم. هو بالفعل قدر السؤال لماذا؟ ونقول المقدر كالموجود صح؟ لم المقدر كالموجود نقول قدر حينما نقول قدر يعني كأنه موجود نعم ولكن هذه الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر متولد عن الجملة الأولى وهو لمَا لا أخاطبك في شأنهم يا رب فيكون تقدير الكلام هكذا الله جل جلاله لا تخاطبني في الذين ظلموا نحن عليه السلام لمَا لا أخاطبك في شأنهم يا رب الله جل جلاله إنهم مغرقون النسخة الأولى أنا أخطأت فيها كانت موسى صح؟ النسخة أخطأ فيها موسى خطأ طبعا الصفحة الثانية هوت وانا كانت اياما عصيبة احنا ما انهيتها في الكتاب <تصفيق> وسبب وجوب الفصل هنا ان الجملة الثانية مقطوعة بالسؤال عن الاولى فوجب فصلها لان العطف يعني الوصل وهو غير خاص ومنها حال عدم اشتراك الجملتين في الحكم كقوله انا قلت ومنه قوله تعالى لم يواجبني ومنها ومنه لان انا قلت اكررت هنا ومنها ومنها ومنها صح الصور صور الفصل ومنها ومنها فلم يوجبني أن أقول ومنها عدم اشتراك الجملتين في الحكم ومنه قوله تعالى كأنه منه جديد صورة جديدة لا هو ومنه هذا الضمير يعود على حال عدم الاشتراك في الحكم يعني يعود على عدم الاشتراك في الحكم فلذلك الأفضل قوله تعالى نا. ومنها حال عدم, حال عدم اشتراك الجملتين في الحكم قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطنهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فإنا معكم إنما نحن مستهزئون جملة أولى والله يستهزئ بهم جملة ثانية ولكنها لا تتفق مع الأولى في الحكم لأن الأولى مقول المنافقين والثانية مقول الله جل جلاله فلو وصلنا الثانية بالأولى فقلنا إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم فأيتم الذي وقع اشتباه, اشتباه فورا إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم كان كل الكلام من مقول المنافقين وهو خطأ ظاهر طيب هذا الفصل هو الذي يمكنك من وصل الآيتين دون إشكال ماذا إذا قلت إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هلوقع اشكال لا لكن لو هناك و... سيقع اشكال. ستضطر إلى الوقت وسوضع عليك مليون لا صح؟ لآت كما في مصحة المصرية القديمة لآت كثيرة جدا لا. ولذلك تجد أن الجملة الثانية قد جاءت معطوفا عليها بجملة أخرى فكانت موصولة بها فصارت الله يستهزئ بهم بعد ذلك ويمدهم في طغيانهم يعمه لماذا؟ لأنها اشتركت في الحكم نعم الحكم الإعرابي وذلك لأن الثانية قد اشتركت مع الأولى في الحكم إذ كل من الجملتين مقود الله تعالى ومنها يعني من أحوال فصل بين الجملتين حال كون العطس يوهم خلاف المقصود تقول يظن صاحبي أنني أخدر به أراه مخطئا فأنت تقصد أن صاحبك مخطئ في الظن الذي ظنه فيك وحتى يفهم السامع هذا المعنى فلا بد من فصل الجملة الأولى يظن صاحبي أنني أخدر به عن الجملة الثانية أراه مخطئا فصل يعني عدم الرب بالحرف حاجة طيب لا. أشعر كأن في طيب. لأنك لو عطفت فقلت يظن صاحبي أنني أغدر به وأراه مخطئا آه. سيفهم السامع أنه من ظن صاحبك يعني يظنك تغدر به ويظنك تراه مخطئا وهذا المعنى غير مراد ومن ذلك بيت الشار الذي لم أقف على قائله بحط عن قائله فلم أعرفه وتظن سلما أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيمه بدلا ثم قال أراها في الضلال تهيمه فالشطر الأول مع بدلا يعني هو الجملة الأولى والشطر الثاني هو بعد بدلا هو الجملة الثانية فطبق ما سبق على البيت وتظن سلما أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيمه يعني تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني اراها في الضلال تهيم وانت بتصير ظن بي لكن وتظن تظن أنني انني بها بدلا اراها في الضلال تهيم هي تهيم في الضلال وضحت لا لا لا رد الفكره لا تعليل الفكره أو, او وصف حاله تجاه الفكره ابداء رايه على كلامها وتظن لي أنني انني ابغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم طيب هناك بيت اللي مجوني ليلة ماذا يقول؟ ندرسه يقول وتجرم ليلة ثم تزعم أنني ثلوت ولا يخفى على الناس ما بيها ليس من هذا الباب هذا موصول وتجرم ليلة لأن تقطعني ثم تزعم أنني ثلوت ولا يخفى على الناس ما بيها الآن ننتقل إلى مواضع الوصف في حاجة سننتهي <تصفيق> ان شاء الله هذا القب ننتهي بعد ذلك من الفصل الثامنه ان شاء الله مجلس ثامن من مواضع الوصل وتوصل للتشريك في الاعراب عكس الفصل في الاعراب وتوصل يعني الجمل وتوصل للتشريك في الاعراب ولرفع الافهام في الجواب يعني توصل الثانيه بالاولى ولرفع الافهام في الجواب هذا مثل وتوصل للتشريك في الاعراب ولرفع الافهام في الجواب ويستحسن يعني الوصل للتناسب الشرح من المواضع التي تقتضي الوصل بين الجملتين الاشتراك بين الجملتين في الإعراب أي إذا أردت أن تشرك الجملتين في حكم إعرابي واحد فتقول زيد قام أبوه وقعد أخوه فقام أبوه جملة أولى وهو خبر جملة فعلية للمبتدأ, للمبتدأ الذي هو زيد وتريد أن تخبر عن زيد أيضا بقعود أخيه فتختصر ذلك من خلال العصر كما تعلمنا سائدة العصر فتعطف الجملة الثانية قعد أخوه على الجملة الأولى ومنها القصد إلى رفع الإهام في الجواب كيف؟ يقول لك أحدهم هل ترغب في أن تتعشى معي؟ فتقول له لا جزاك الله خير لا جزاك الله خير فهنا يحدث لبس وتوهم لكن هناك مشكلة هذه الأشياء حيلا تأخذ شكلا تعبديا بسبب المسحة الحرصية التي انتشرت بسبب وجود الثلفيين كل دقيقين ومنصفين هذا يقع بعضهم يقول هكذا دائما لا وجزاك الله خيرا وجزاك... كأنها أنزلت يعني لا إذا لم يحدث لبس خلاص هذا معنى الكلام لا جزاك الله خير. لا كلمة لا جزاك الله خيرا هذا الأداء لم يحدث شيء ربما في الكتابة نعم ربما إذا كان يتوقع هذه القاعدة وضعت لا لتعمل لنتعم ودعت حتى تعرف الموضع الذي يحدث عنده اللذف إذا لم يقع اللذف خلاص لا أحد أن يقول لا جزاك الله إلا لو أردت ظاهر اللفظ أو تشاؤم أو مسحة عبدية هذا شيء آخر شيء آخر تماما وبمناسبة أنا حينما أقول الثلاثية أو الصوفية أو كذا أنا لا أقصد الاتجاه الكلامية ولا أقصد كذا أقصد الموجود كما أمر مثلا قلت المسيحين يقول أن أتباعهم المسيح هو اسمهم المسيحين التعبير الشرائي أنهم نصارى لكنهم مسيحيون هل هم مسيحيون باعتبار الموجود أضم الأشعير أحيانا وأنا أقصد الموجودين هل أقصد صلاح الدين هل أقصد الأهم الكبار هل أقصد الأهم العظام لا طبعا لكن أقصد الموجودين فهمتم هذا؟ أقصد الحزمة الموجودة بكل ما فيها بفروعها ومنهج تفكيرها كل شيء هل هؤلاء هم ظل للقدماء لا ولا طائفة موجودة الآن ظل للقدماء ابن تيمياء كان محترما لسك هؤلاء ابن تيمياء كان عاقلا وكان عالما رحمه الله ابن تيمياء عالم فعلا عالم ومعترف له بالعلم ولا أحد ينكر هذا أبدا ولا يتهمه بالجهر إلا حمار لا يتهمه بالجهر إلا حمار طميع عالم وفقيه حنبلي حنبلي عالم كبير هذه الصورة الموجودة الآن ليست ابن تيمية لا يفهمونه أصلا هم هناك من هو أقرب إليهم منه من هو أقرب إليهم منه قريبا جدا لكن مثلا القول بتبديع الصبح ليس عند ابن تيمية ابن تيمية يثني على الصوفية بما لا يفعل هؤلاء ابن القيم كيف هو ابن القيم صوفي غارق لو لا تأثره بابن تيميل رحم الله الجميع وفي النهاية هم علماء ابن القيم ألف زاد المعاد على ظهر ما قتح في سفره كله من ذهنه ليس معه كتب كل ما في زاد المعاد من ذهنه هذا ابن القيم رحمه الله في قرن, قرن الثامن واضح العلماء الأشعير القدماء هل هم الموجودون الآن أبدا تذهب إلى لا أحدد مكانا تذهب إلى مجالسهم كلما ذهب فلا ترى إلا سب السلفية وهؤلاء الوهابية وإصابنت أين علمك وأين كذا لم تنهي شيئا ولم تفعل شيئا وكذا حتى تذهب في مجالسهم كل مجالسهم يشتمون السلاسية ويقول وهؤلاء وأسخر وكأنهم علماء وليسوا علماء وكله في النهاية يقول فلان شيخي مولانا خلى علي جبتي يا عم اتنيسي قال <تصفيق> عليه جبته انزل كده شمر ولنا علمك هذا هو العلم يخرج لك صندوق اجازاته وسيدي ومولاي وحبيبي ونوري و... واعطني كذا كله كذب في, كذب في كذب في كذب في كذب في كذب كله كذب علمك ثمراتك علمك هو ما تنتج علمك مناقشتك للمسألة أرني الآن دعك من صندوق الإجازات هذا وأفتح معي الآن علمك أرني ماذا حصلت من دعك من السلفية ودعك من صلوطية ودعك من سيدنا مولانا ودعك من, سيومي ودعك من, دعك من أبو فلان الفلاني و... وسيدي نور مش عارف إيه وكذا دعك من كل هذا كل هذا كذب وسيضيع مع الزمن هيبقى العلم الذي تضعه في كتابك هذا هو دعك من كل هذا وأرني من أنت؟ لا تقل مع إجازات في القراءات اقرأ اقرأ تباع الآن تباع رسمي تباع تباع وبعد أن تنتهي لا يعطيك الإجازة إلا إذا دفعت له تباع وهناك من يتقن القراءة وليس معه نقود للإجازة هي علامة الآن ما صارت علامة للأسف للأسف من كثرة بيعها في مصر وفي غيرها واضح علمك الذي حصلت هو الذي يكشفك هو الذي نقول به من أنت لك أنا مولانا وتبع ستمسك صفحة خشب قد كده والله ما تخدع اللي بيفحب تخدع الثلاث الغلبان الثلاث غلبان أصلي غلبان. برضو غلبان يوم رايح حضر لولك أصنع شيخنم عندهم في أصول فقه اللي يعني دول عندهم لا دول ولا, دول ولا دول ولا هؤلاء ولا هؤلاء كله كذب تكذب تكذب والزمن كثير بالإثبات كله سيسقط هذه التلمعات والتسويقات وسيدنا ودائما الموضة لأنا الصغيش ولأنا الصغيش يعني بعد ال... يجد اسمه عالم كبير ويضع بلو الصغير الصغير فعلا <تصفيق> الصيوطي صار الصيوطي والشكعي صار الشكعي والجزري و... و... صار الجزري و... وابن حزم صار ابن حزم وكذا كل هؤلاء لأنهم تركوا شيئا تركوا دراسة تركوا علما كشفهم وليس كل ما ألفوه يظهروا مكانتهم في الحقيقة ليس كل ما تركوه يظهروا مكانتهم الم... من ابن لا لا اسمه ابن هشام ابن هشام ما عرف من القطر ولا من الشدور عرف من المغني ابن مالك معروفه ما من الالفيه عرف من, من التسهيل فهمتم هذا ابن الجزرى معروفه من المقدمة عرف من مكانته وثناء العلماء عليه وربما من كتاب الفه في مقدمة في بدايه حياتي فهم لعلم الكثير الذي يكشف أنه يفهم فلسفه الحروف وفلسفه التجويد وكتاب التمهيد في علم التجويد مع انه مؤلف قديم واضح لم المؤلف هو كبير يعني واضح حتى تراث العالم لا يعرف من ليس ليس جميعه يدل على ليس جميعه يدل على مكانه العالم بعضه الذي يدل فكاسب من لم يطلب شيئا لمع فقط هكذا يلمع جاهز كده والآل الناس الناس لا أدري ماذا في عزائمهم عزائمهم مخنفة عزائمهم مخنفة بالفعل لست ذكورة لست إناثة مستعد أي حد مولانا وصيدنا روحه كما بالضبط الشخص الآخر الثلاثي برضو مستعد فلان أعلم أهل مصر بالحديث فلان أعلم نفسه الشخصية الذي يحزم نفسه ويطبل أمام المعلم ويوسع له السكة والكراسي هو هي لم يتغير لم... الإنسان لم يتغير الشخصية لم تتغير هذا... هذا التخنيف في العزم لم يتغير هذا الهبوط في النفس لم يتغير في سورة مشيخة في سورة تصوف في سورة تسلف في سورة كذا عند الجميع اذهب عند المسيحيين هم هم مع قصاواتهم فإذا خرجت عن كل ذلك وقلت احترم نفسي قولك انت تحرم بركة العلم واتباع المشايخ ولا بد لا المشايخ يحترموهم ونجلسوا معهم ويحترموننا ونتكلم إليهم وكذا لكن لا منع أن يرى العالم او الشيخ ابنه رجلاً لا بنتاً إذا كان ذكراً يعني إذا كنت بنتاً أنت حر إذا كان بنتاً هذا ما ثناء إذا كان بنتاً هذا ثناء يعني إذا جيد إذا كان بنتاً إذا ولد بنتاً إذا يكون ذكراً فيكون بنتاً في الطبعلة نعم متورد دا نبهت على هذا بالمناسبة قالوا له يقولون سيقال أنك ذكوري يعني ممن يضطهد له لكن كل شيء في مقامه أقصد يعني. من المواضع نعم ومنها القفض إلى رفع الإهام في الجواب يقول لك أحدهم هل ترغب في أن تتعشى معي أنت هنا طبعا من هذا نعم لا جزاك الله خير فهنا يحدث لبس وتوهم لغير المراد هذا هو ما أخرجناه نعم. إذ يظهر من الجملة معنا قبيح وهو الدعاء عليه لا له فتدعو عليه ألا يجزيه الله خيرا لذلك يناسب أن تتصل الجملتان بعطف الثانية على الأولى فتقول لا وجزاك الله خيرا يعني عند اللفس ويستحسن الوصل إذا لم يمنع منه مانع في حال تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية وتناسب الجملتين الفعليتين في المضي والمضارع طيب الصورة الأولى زيد قائم وعمر قاعد هو أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد لماذا ومن زيد قائم وعمر قاعد لماذا لوقوع التناسق زيد يقوم زيد قائم وعمر قاعد هذا التناسب استحسن معه الوصل هو أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد يعني لو قلت زيد يقوم وعمر قاعد ربما كان أفضل من الواصل واضح نعم لأن قاعد اسم ليس فعل ومن قولك زيد قائم وعمر قاعدة مفهوم وتقول في تناسب الفعلين زيد يقوم وعمر يقعد أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعدة لأن مضارع ومضارع مضارع وماضي لا الأفضل أن تصل بين الفعلين المتناسبين ومن قولك زيد قام وعمر يقعد بالعكس انظر زيد يقوم وعمر يقعد أنت ابحث أنت الآن عن العمق الروحي الفلسفي الشعوري فيما سميناه صورة هكذا التناسب التناسب في الاثنية والفعلية والتناسب بين الجملتين الفعليتين هو, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم وَيُعَِّمُهُُ الْكِتَابَ وَحِكمَ تَوَائٍِ كَل مِم قَبلَلُ لَ فِيضَلَِ مُ